القسم السابع وهو ا ل إ ش ا ر ا ت السبع بسم الله الرحمن الرحيم فامنوا بالله ورسوله النبي ا ل أ م ي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون يريدون أ ن يطفئوا نور الله ب أ ف و ا ه ه م ويابى الله إ ل ا أ ن يتم نوره ولو كره الكافرون هذا القسم ع ب ا ر ة عن سبع إ ش ا ر ا ت كتب جوابا عن ث ل ا ث ة أ س ئ ل ة والسؤال ا ل أ و ل منها يتضمن أ ر ب ع إ ش ا ر ا ت ا ل إ ش ا ر ة ا ل أ و ل ى إ ن مستند الذين يحاولون تغيير الشعائر ا ل إ س ل ا م ي ة وتبديلها وحجتهم ن ا ب ع ة من تقليد ا ل أ ج ا ن ب تقليدا أ ع م ى كما هو في كل ا ل أ م و ر ا ل ف ا س د ة فهم يقولون إ ن المهتدين في لندن والذين دخلوا في ح ض ي ر ة ا ل إ ي م ا ن من ا ل أ ج ا ن ب يترجمون كثيرا من ا ل أ م و ر أ م ث ا ل ا ل أ ذ ا ن و ا ل إ ق ا م ة ل ل ص ل ا ة إ ل ى أ ل س ن ت ه م ويعملون بها في بلادهم والعالم ا ل إ س ل ا م ي إ ذ ا ء عملهم هذا ساكت لا يعترض عليهم ف إ ذ ا هناك جواز شرعي في عملهم هذا بحيث يجعلهم يلزمون الصمت إ ذ ا ء ه الجواب إ ن الفرق في هذا القياس ظاهر جدا وليس من ش أ ن ذي شعور تقليدهم وقياس ا ل أ م و ر عليهم مهما كان ل أ ن بلاد ا ل أ ج ا ن ب يطلق عليها في لسان ا ل ش ر ي ع ة دار الحرب فكثير من ا ل أ م و ر لها جواز شرعي في دار الحرب ولا مساغ لها في دار ا ل إ س ل ا م ثم إ ن بلاد ا ل إ ف ر ن ج تتميز ب ق و ة ا ل ن ص ر ا ن ي ة وشوكتها فليس هناك محيط يلقن بلسان الحال ما يشيع مفاهيم الكلمات ا ل م ق د س ة ومعاني الاصطلاحات ا ل ش ر ع ي ة لذا ف ب ا ل ض ر و ر ة رجحت المعاني ا ل ق د س ي ة على ا ل أ ل ف ا ظ ا ل م ق د س ة أ ي تركت ا ل أ ل ف ا ظ حفاظا على المعاني أي ا خ ت ي ر أ خ ف الضررين و أ ه و ن الشرين أ م ا في دار ا ل إ س ل ا م ف إ ن المحيط يرشد ويلقن المسلمين بلسان الحال المعاني ا ل إ ج م ا ل ي ة لتلك الكلمات ا ل م ق د س ة إ ذ إ ن جميع المحاورات والمسائل ا ل د ا ئ ر ة بين المسلمين حول ا ل أ ع ر ا ف والعادات والتاريخ ا ل إ س ل ا م ي والشعائر ا ل إ س ل ا م ي ه ع ا م ة و أ ر ك ا ن ا ل إ س ل ا م ك ا ف ة تلقن باستمرار المعاني ا ل م ج م ل ة لتلك الكلمات ا ل م ق د س ة ل أ ه ل ا ل إ ي م ا ن حتى إ ن معابد هذه البلاد ومدارسها ا ل د ي ن ي ة بل حتى شواهد القبور في المقابر تؤدي م ه م ة ملقن ومعلم تذكر المؤمنين بتلك المعاني ا ل م ق د س ة فيا ترى إ ن من يعد نفسه مسلما ً ويتعلم يوميا خمسين ك ل م ة من الكلمات ا ل أ ج ن ب ي ة في سبيل م ص ل ح ة د ن ي و ي ة إ ن لم يتعلم في خمسين س ن ة ما يكررها كل يوم خمسين م ر ة من الكلمات ا ل م ق د س ة أ م ث ا ل سبحان الله والحمد لله ولا إ ل ه إ ل ا الله والله أ ك ب ر أ ل ا ي ت ر د إ ل ى أ د ن ى من الحيوان بخمسين مرة أ ل ا إ ن هذه الكلمات ا ل م ق د س ة لا تحرف ولا تترجم ولا تهجر ل أ ج ل هؤلاء ا ل أ ن ع ا م بل إ ن هجر هذه الكلمات وتحريفها ما هو إ ل ا نقض لشواهد القبور كلها وتسويتها بالتراب و إ ع ر ا ض عن ا ل أ ج د ا د و إ ه ا ن ة لهم واتخاذهم اعداء وعليه فهم يرتعدون في قبورهم من هول هذا التحقير و ا ل إ ه ا ن ة إ ن علماء السوء الذين انخدعوا بالملحدين يقولون تغريرا ب ا ل أ م ة لقد قال ا ل إ م ا م ا ل أ ع ظ م أ ب و ح ن ي ف ة النعمان يجوز ق ر ا ء ة ت ر ج م ة ا ل ف ا ت ح ة ب ا ل ف ا ر س ي ة إ ن وجدت ا ل ح ا ج ة وحسب د ر ج ة ا ل ح ا ج ة لمن لا يعرف ا ل ع ر ب ي ة أ ص ل ا في الديار ا ل ب ع ي د ة ف ب ن الجواب ء ع ى الفتوى هذه ا ت ونحن ح م ن ن ف ل إذن أن نقرأها بالتركية الجواب ان ل الجواب ت ر ك ي ة إ جميع ا ل أ ئ م ة العظام سوى ا ل إ م ا م ا ل أ ع ظ م و ا ل أ ئ م ة ا ل ا ث ن ى عشر المجتهدين كلهم يفتون خلاف فتوى ا ل إ م ا م ا ل أ ع ظ م هذه و إ ن ا ل ج ا د ة الكبرى للعالم ا ل إ س ل ا م ي هي التي سلكها أ و ل ئ ك ا ل أ ئ م ة العظام كلهم فالأمة العظيمة لا تسير إ ل ا في ا ل ج ا د ة الكبرى فالذين يريدون أ ن يسوقوها إ ل ى طريق م خ ص و ص ة و ض ي ق ة إ ن م ا يضلون الناس إ ن فتوى ا ل إ م ا م ا ل أ ع ظ م فتوى خ ا ص ة بخمس جهات ا ل أ و ل ى إ ن ه ا تخص أ و ل ئ ك القاطنين في دار أ خ ر ى وبلاد ب ع ي د ة عن مركز دار ا ل إ س ل ا م الثانيه ة إ ن ا الحاجة الحقيقية مبنية على ا ل ث ا ل ث ة إ ن ه ا خ ا ص ة بترجمتها إ ل ى ا ل ف ا ر س ي ة التي تعد في ر و ا ي ة من لسان أ ه ل ا ل ج ن ة ا ل ر ا ب ع ة إ ن ه ا حكم بالجواز خصيصا ل س و ر ة ا ل ف ا ت ح ة ل أ ل ا يترك الصلاه من لا يعرف س و ر ة ا ل ف ا ت ح ة ا ل خ ا م س ة لقد أ ظ ه ر الجواز ليكون باعثا لفهم العوام المعاني ا ل م ق د س ة ب ح م ي ة إ س ل ا م ي ة ن ا ب ع ة عن ق و ة ا ل إ ي م ا ن والحال إ ن ترك أ ص ل ه ا العربي وترجمتها بدافع الهدم الناشئ من ضعف ا ل إ ي م ا ن والنابع من فكر العنصريه والنفور من لسان ا ل ع ر ب ي ة ا ل ن ا ج م ة من ضعف ا ل إ ي م ا ن ما هو إ ل ا دفع للناس إ ل ى ترك الدين والخروج عليه الإشارة الثانية إ ن أ ه ل ا ل ب د ع ة الذين يغيرون الشعائر ا ل إ س ل ا م ي ة طلبوا أ و ل ا فتوى من علماء السوء لتسويغ عملهم فدلوهم على الفتوى ا ل س ا ب ق ة التي بينا أ ن ه ا فتوى خ ا ص ة ب خ م س ة وجوه ثانيا إ ن أ ه ل ا ل ب د ع ة قد استوحوا فكرا مشؤوما من الانقلابيين ا ل أ ج ا ن ب وهو أ ن أ و ر و ب ا لم يعجبها مذهب الكاثليك فالتزم الثوار والانقلابيون و ا ل ف ل ا س ف ة قبل الناس مذهب ا ل ب ر و س ت ا ن ت ي ة الذي كان يعد من البدع والاعتزال حسب مذهب ا ل ك ا ث و ل ي ك ي ة وقد استفادوا من ا ل ث و ر ة ا ل ف ر ن س ي ة فهدموا قسما من ا ل ك ا ث و ل ي ك ي ة و أ ع ل ن و ا ا ل ب ر و س ت ا ن ت ي ة ف أ د ع ا ء ا ل ح م ي ة هنا في هذه البلاد وقد اعتادوا التقليد ا ل أ ع م ى يقولون لما كان هذا الانقلاب قد حدث في ا ل د ي ا ن ة ا ل ن ص ر ا ن ي ة وقد عد الانقلابيون في ب د ا ي ة ا ل أ م ر مرتدين ثم قبلوا أ ي ض ايضا نصارى ف م الإسلام ك ن إذن أن أ يحدث في ي ا ن ق ل ا ب د ي ن ي ك ه ذ ا الجواب ا ل إن ف ر ق القياس في في هذا القياس أظهر مما في الإشارة ا ل ل أ و ى لأن الأسس الدينية في النصرانية في قد أ خ ذ ت وحدها عن سيدنا عيسى عليه السلام بينما أ ك ث ر ا ل أ ح ك ا م التي تعود إ ل ى ا ل ح ي ا ة ا ل ا ج ت م ا ع ي ة والفروع ا ل ش ر ع ي ة قد وضعت من قبل الحواريين و ب ق ي ة الرؤساء الروحانيين و أ خ ذ القسم ا ل أ ع ظ م منها من الكتب ا ل م ق د س ة ا ل س ا ب ق ة ل أ ن سيدنا عيسى عليه السلام لم يتولى الحكم و ا ل س ل ط ة ولم يكن مرجعا للقوانين الاجتماعية العامة فلذلك أ خ ذ ت القوانين ا ل ع ر ف ي ة والدساتير ا ل م د ن ي ة باسم ا ل ش ر ي ع ة ا ل ن ص ر ا ن ي ة و ك أ ن أ س س دينه قد أ ل ب س ت ثيابا من الخارج و أ ع ط ي ت لها ص و ر ة أ خ ر ى فلو بدلت هذه الصوره وغير ذلك الذي هو صاحب الدين و ا ل ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م ي ة هو فخر العالم وسيد العالمين و أ ص ب ح كل من الشرق والغرب و ا ل أ ن د ل س والهند عرشا من عروش سلطانه فكما أ ن ه صلى الله عليه وسلم أ د بين بذاته أ س س ا ل إ س ل ا م ف إ ن فروع ذلك الدين ودساتير أ ح ك ا م ه بل حتى أ ص غ ر أ م ر جزئي من آ د ا ب ه هو الذي أتى به وهو الذي يخبر عنه وهو الذي ي أ م ر به بمعنى أ ن ا ل أ م و ر ا ل ف ر ع ي ة في ا ل ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م ي ة ليست على ص و ر ة لباس وثياب ق ا ب ل ة للتغيير والتبديل بحيث لو بدلت لظلت أ س س الدين ث ا ب ت ة بل إ ن ه ا جسد تلك ا ل أ س س وفي ا ل أ ق ل جلدها إ ذ قد امتزجت والتحمت معها بحيث لا تقبل التفريق والفصل و أ ن تبديلها م ب ا ش ر ة يؤدي إ ل ى تكذيب صاحب ا ل ش ر ي ع ة و إ ن ك ا ر ه أ م ا اختلاف المذاهب فقد ن ش أ من أ س ل و ب فهم الدساتير ا ل ن ظ ر ي ة التي بينها صاحب ا ل ش ر ي ع ة والدساتير التي هي المحكمات والتي تسمى بالضروريات ا ل د ي ن ي ة فلا تقبل ا ل ت أ و ي ل ولا التبديل قطعا ب أ ي ص و ر ة كانت من الصور ولن تكون موضع اجتهاد أ ب د ا فمن بدلها فقد خرج على الدين وكان ضمن ا ل ق ا ع د ة يمرقون من الدين كما يمرق السهم من القوس إ ن أ ه ل البدع ل أ ج ل تبرير إ ل ح ا د ه م وخروجهم على الدين يجدون هذه ا ل و س ي ل ة إ ذ يقولون لقد شن هجوم على القسس والرؤساء الروحانيين ومذهب الكاثوليكية الذي هو مذهبهم الخاص وتم تخريب هذا المذهب في أ ح د ا ث ا ل ث و ر ة ا ل ف ر ن س ي ة التي أ د ت إ ل ى س ل س ل ة من حوادث في عالم الانسانيه إ ن س ي ة ثم ا ت ص و هجومهم ب ه ذ م قبل ل ا ك ث ر وترقى الإفرنج بعد ذلك كثيرا الجواب إن الفرق ي في ن إن الجواب ذلك بعد ذ ا القياس كسابقه فرق ظاهر جدا لأن النصرانية ولا سيما لأن فرق مذهب الكاثوليك قد استغله رجالات ا ل د و ل ة وخواص الناس ك أ د ا ه للتحكم والاستبداد فكان الخواص يديمون نفوذهم على العوام بتلك ا ل و س ا ط ة حتى أ ص ب ح ت و س ي ل ة لسحق أ ص ح ا ب الهمم و ا ل ح م ي ة من العوام الذين كانوا يطلقون عليهم اسم الفوضويين والدهماء وباتت و س ي ل ة لسحق المفكرين من دعاه ا ل ح ر ي ة الذين كانوا يتصدون لاستبداد الخواص ومظالمهم بل قد عد ذلك المذهب هو السبب في سلب ر ا ح ة الناس وبث الفوضى في ا ل ح ي ا ة ا ل ا ج ت م ا ع ي ة بسبب الثورات التي حدثت في بلاد ا ل إ ف ر ن ج طوال ما يقارب أ ر ب ع م ا ئ ة س ن ة لذا هوجم ذلك المذهب باسم مذهب آ خ ر للنصرانية لا باسم الإلحاد باسم ونمى السخط والعداء عليه لدى ط ب ق ة العوام ولدى ا ل ف ل ا س ف ة حتى وقعت تلك ا ل ح ا د ث ة ا ل ت ا ر ي خ ي ة ا ل م ع ر و ف ة بينما في ا ل إ س ل ا م لا يحق ل أ ي مظلوم كان ولا ل أ ي مفكر كان أ ن يشكو من الدين المحمدي على صاحبه ا ل ص ل ا ة والسلام و ا ل ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م ي ة ل أ ن هذا الدين لا يسخطهم بل يحميهم وهذا تاريخ ا ل إ س ل ا م بين أ ي د ي ن ا فلم تحدث صراعات د ي ن ي ة طوال التاريخ سوى ح ا د ث ة أ و حادثتين بينما سبب المذهب الكاثوليكي ثورات د ا خ ل ي ة دامت أ ر ب ع م ا ئ ة سنة ثم إن الإسلام إن حصنا حصينا ثم أكثر للعوام م قد أصبح ه للخواص إذ لا يجعل الخواص إذ م س ت ب د ي ن على العوام بل يجعلهم خادمين لهم من ج ه ة وذلك بوجوب ا ل ز ك ا ة وتحريم الربا إ ذ يقول خير الناس أ ن ف ع ه م للناس سيد القوم خادمهم فضلا عن أ ن ه يستشهد العقل وينبهه ب إ ح ا ل ة كثير من ا ل أ م و ر في ا ل ق ر آ ن الكريم إ ل ى العقل ويحثه على التدبر و ا ل م ل ا ح ظ ة بقوله تعالى لعلهم يتفكرون أ ف ل ا يتدبرون أ ف ل ا تعقلون فيمنح ل أ ه ل العلم و أ ر ب ا ب الفكر والعقل بهذا مقاما رفيعا باسم الدين ويوليهم أ ه م ي ة خ ا ص ة فلا يعزل العقل ولا يحجر على عقول أ ه ل الفكر ويكمم أ ف و ا ه ه م ولا يطلب التقليد ا ل أ ع م ى كما هو في المذهب الكاثوليكي إ ن أ س ا س ا ل ن ص ر ا ن ي ة الحاضرة ل ل ن ص ر ا ن ي ة الحقه و أ س ا س ا ل إ س ل ا م يفترقان في ن ق ط ة م ه م ة لذا يسلك كل منهما طريقا م غ ا ي ر ة لطريق ا ل آ خ ر في كثير من الجهات ا ل ش ب ي ه ة بالفروق ا ل س ا ب ق ة وتلك ا ل ن ق ط ة ا ل م ه م ة هي أ ن ا ل إ س ل ا م دين التوحيد الخالص يسقط الوسائط و ا ل أ س ب ا ب عن ا ل ت أ ث ي ر ويهون من ش أ ن أ ن ا ن ي ة ا ل إ ن س ا ن مؤسسا ا ل ع ب و د ي ة ا ل خ ا ل ص ة لله وحده فيقطع داد كل نوع من أ ن و ا ع الربوبيات ا ل ب ا ط ل ة ويرفضها رفضا باتا بدءا من ر ب و ب ي ة النفس ا ل أ م ا ر ة بالسوء لذا لو أ ص ب ح أ ح د الخواص متقيا ل ا ت ط ر إ ل ى ترك ا ل أ ن ا ن ي ة و ا ل غ ر ر و و م ن ي الأنانية والغرور يتراخف التدين بل يدع قسما من أ م و ر الدين أ م ا في ا ل ن ص ر ا ن ي ة ا ل ح ا ض ر ة فلقد ارتضت ع ق ي د ة البنوه لذا تعطي للوسائط و ا ل أ س ب ا ب ت أ ث ي ر ا حقيقيا ولا تقاوم ا ل أ ن ا ن ي ة باسم الدين بل تمنح ا ل أ ن ا ن ي ة نوعا من ا ل ق د ا س ة و ك أ ن ه ا وكيل مقدس عن سيدنا عيسى عليه السلام و ل أ ج ل هذا ف إ ن خواص النصارى الذين يشغلون أ ر ف ع المقامات ا ل د ن ي و ي ة يستطيعون أ ن يكونوا متدينين تدين ا كاملا ومنهم الكثيرون من ويلسون وهو الرئيس ا ل أ س ب ق ل أ م ر ي ك ا ولويد جورج رئيس الوزراء ا ل أ س ب ق ل إ ن ج ل ت ر ا فهؤلاء أ ص ب ح و ا م ت د ي ن ي ن ك أ ي قس متعصب لدينه بينما في المسلمين نادرا ما يظل الذين يلجون مثل هذه المقامات هذه على صلابتهم ا ل د ي ن ي ة وقلما يكونون من أ ه ل التقوى والصلاح لعدم تركهم ا ل أ ن ا ن ي ة و ا ل والتقوى الحقيقية لا ل غ ر ر و و ا تجتمع أ ن ا ن ي ة والغرور نعم كما أ ن تعصب خواص النصارى بدينهم وتهاون خواص المسلمين بدينهم يبين فرقا مهما كذلك اتخاذ ا ل ف ل ا س ف ة الذين برزوا في ا ل ن ص ر ا ن ي ة طور ا ل م ع ا ر ض ة أ و ا ل إ ه م ا ل لدينهم وبناء أ غ ل ب الحكماء الذين ظهروا في ا ل إ س ل ا م حكمتهم على أ س س الدين يدل على فرق مهم أ ي ض ا ثم إ ن النصارى العوام الذين عانوا البلايا والمصائب وقضوا شطرا من حياتهم في السجون لم ينتظروا العون من الدين ولم يرجوا منه شيئا فكان أ ك ث ر ه م في السابق يضلون ويلحدون حتى إ ن الثوار الذين أ و ق د و ا ا ل ث و ر ة ا ل ف ر ن س ي ة والذين يطلق عليهم الدهماء والفوضويون المشهورون في التاريخ هم من أ و ل ئ ك العوام المنكوبين أ م ا في ا ل إ س ل ا م ف إ ن ا ل أ ك ث ر ي ة ا ل م ط ل ق ة ممن أ ف ن و ا عمرا في السجون وقاسوا البلايا والمصائب ينتظرون العون والمدد من الدين بل يصبحون متدينين وهذه ا ل ح ا ل ة تدل على فرق آ خ ر مهم أ ي ض ا ا ل إ ش ا ر ة ا ل ث ا ل ث ة يقول أ ه ل البدع لقد أ خ ر ن ا هذا التعصب الديني عن ركب ا ل ح ض ا ر ة و إ ن م و ا ك ب ة العصر بترك التعصب ولقد تقدمت أ و ر و ب ا بعد تركها التعصب الجواب إ ن ك م مخطئون وقد انخدعتم وغرر بكم أ و تغررون بالناس وتخدعونهم إ ن أ و ر و ب ا م ت ع ص ب ة بدينها فلو قلت لشخص بلغاري اعتيادي أ و لجندي إ ن ج ل ي ز ي أ و لشخص سفيه فرنسي إ ل ب س العمامه أ و تلقى في السجن لقال لك بمقتضى تعصبه إ ن ن ي لا أ ه ي ن ديني ولا أ ح ق ر أ م ت ي بمثل هذه ا ل إ ه ا ن ة والتحقير حتى لو قتلتموني ثم إ ن التاريخ شاهد على أ ن المسلمين ما تمسكوا بدينهم إ ل ا وترقوا ب ا ل ن س ب ة لذلك الزمان وما أ ه م ل ا ل د ي ن إ ل ا تدنوا بينما ا ل ن ص ر ا ن ي ة خلاف هذا وهذا أ ي ض ا ناشئ من فرق أ س ا س ي بينهما ثم إ ن ا ل إ س ل ا م لا يقاس بغيره من ا ل أ د ي ا ن ل أ ن المسلم إ ذ ا انخلع عن ا ل إ س ل ا م فلا يؤمن بعد ب أ ي نبي آ خ ر بل لا يقر بوجوده تعالى بل لا يعتقد بشيء مقدس أ ص ل ا ولا يجد في وجدانه موضعا ليكون مبعث الفضائل إ ذ يتفسخ وجدانه كليا و ل أ ج ل هذا فالمرتد عن ا ل إ س ل ا م ليس له حق الحياة لتفسخ وجدانه و ل أ ن ه يكون كالسم القاتل للمجتمع بينما الكافر المحارب في نظر ا ل إ س ل ا م له حق ا ل ح ي ا ة ف إ ن كان في الخارج وعاهده او في الداخل و أ ع ط ى ا ل ج ز ي ة ف إ ن حياته م ص ا ن ة في ا ل إ س ل ا م أ م ا الملحد من النصارى فيستطيع أ ن يظل نافعا للمجتمع إ ذ يقبل بعض المقدسات ويؤمن ببعض الأنبياء ويكون مؤمنا بالله من ج ه ة ف أ ي م ص ل ح ة يا ترى يجنيها أ ه ل ا ل ب د ع ة هؤلاء بل ا ل أ ص و ب أ ه ل ا ل إ ل ح ا د في الخروج على الدين ف إ ن كانوا يرومون منه أ م ن البلاد واستتباب النظام فيها ف إ ن إ د ا ر ة ع ش ر ة من الملحدين السفله الذين لا يؤمنون بالله ودفع شرورهم أ ص ع ب بكثير من إ د ا ر ة أ ل ف من المؤمنين و إ ن كانوا يرغبون في الرقي الحضاري ف إ ن أ م ث ا ل هؤلاء الملحدين مثلما يضرون ب إ د ا ر ة ا ل د و ل ة فهم يعيقون التقدم أ ي ض ا إ ذ يخلون ب ا ل أ م ن والنظام وهما أ س ا س ا الرقي و ا ل ت ج ا ر ة وفي ا ل ح ق ي ق ة هم مخربون بمقتضى مسلكهم و إ ن أ ح م ق الحمقى في الدنيا هو من ينتظر من أ م ث ا ل هؤلاء الملحدين السفهاء ا ل ر ق ي ة و س ع ا د ة ا ل ح ي ا ة ولقد قال أ ح د هؤلاء الحمقى وهو يشغل منصبا مهما إ ن ن ا ت أ خ ر ن ا لقولنا الله الله بينما أ و ر و ب ا تقدمت لقولها المدفع ا ل ب ن د ق ي ة إ ن جواب أ م ث ا ل هؤلاء السكوت حسب ق ا ع د ة جواب ا ل أ ح م ق السكوت ولكننا نقول قولا ل أ و ل ئ ك العقلاء ا ل ش ق ا ء الذين يتبعون أ م ث ا ل هؤلاء ا ل ح م ق ا ر أ ي ه ا البائسون هذه الدنيا إ ن م ا هي دار ض ي ا ف ة و إ ن الموت حق إ ذ يشهد على ذلك ثلاثون أ ل ف شاهد بجنائزهم يوميا أ ت ق د ر و ن على ق د الموت أ ي م ك ن ك م تكذيب هؤلاء الشهود فما دمتم عاجزين عن ذلك فاعلموا أ ن الموت يدفعكم إ ل ى قول الله الله ف أ ي من مدافعكم وبنادقكم تتمكن من أ ن تبدد الظلمات ا ل أ ب د ي ة للمحتضر الذي يعاني ا ل ث ك ر ا ت وينور عالمه بدلا عن ذكر الله الله و أ ي منها يستطيع أ ن يبدل ي أ س ه القاتم إ ل ى أ م ل مشرق غير ذكر الله الله فما دام الموت موجودا و أ ن المصير إ ل ى القبر حتما و أ ن هذه ا ل ح ي ا ة م ا ض ي ة ر ا ح ل ة و س ت أ ت ي ح ي ا ة ب ا ق ي ة خ ا ل د ة ف إ ن قيل المدفع ا ل ب ن د ق ي ة م ر ة و ا ح د ة فلا بد من القول أ ل ف م ر ة الله الله بل ا ل ب ن د ق ي ة نفسها ستقول الله الله ان كانت في سبيل الله وسيصرخ المدفع نفسه ب الله أ ك ب ر عند ا ل إ ف ط ا ر وعند الامساك ا ل إ ش ا ر ة ا ل ر ا ب ع ة إ ن أ ه ل البدع الهدامين على قسمين قسم منهم يظهرون ولاء للدين ويقولون إ ن ن ا نريد ت ق و ي ة الدين الذي ضعف بغرس شجرته النورانية في تراب ا ل ق و م ي ة فيريدون أ ن يقووا الدين ب ا ل ق و م ي ة و ك أ ن ه م بهذا يخدمون ا ل إ س ل ا م وقسم آ خ ر يحدثون البدع فيقولون إ ن ن ا نريد تطعيم ا ل أ م ة بلقاحات ا ل إ س ل ا م فيعملون باسم ا ل أ م ة وفي سبيل ا ل ق و م ي ة ل أ ج ل ت ق و ي ة ا ل ع ن ص ر ي ة نقول للقسم الأول الأول يا علماء السوء البائسين الذين يصدق عليهم اسم الصادق ا ل أ ح م ق ويا ايها الصوفيون الجهلاء المجذوبون الفاقدون للعقل إ ن ش ج ر ة طوب ا ل إ س ل ا م قد ترسخت عروقها في صلب الكون وحقيقته وبثت جذورها في ثنايا حقائق الكون كله فهذه ا ل ش ج ر ة ا ل ع ظ ي م ة لا يمكن غرسها في تراب ا ل ع ن ص ر ي ة ا ل م و ه و م ة ا ل م ؤ ق ت ة ا ل ج ز ئ ي ة ا ل خ ص و ص ي ة ا ل س ل ب ي ة بل التي لا أ س ا س لها أ ص ل ا وهي ا ل م ش ح و ن ة ب ا ل أ غ ر ا ض ا ل ظ ا ل م ة ا ل م ظ ل م ة و أ ن السعي لراسها هناك م ح ا و ل ة بدعيه ة د ا رعناء م للقوميين ة ونقول هدامه م القسم الثاني من الثاني ا أهل ل ب ع ي أدعياء ا ل ق و ي ة ا ل س ر إن ا ل ع ص ر ربما السابق ا ك ن يعد عصر ا ل ق و م ي ة أ م ا هذا العصر فليس بعصر ا ل ق و م ي ة إ ذ إ ن مسائل ا ل ب ل ش ف ي ة و ا ل ا ش ت ر ا ك ي ة تستحوذ على ا ل أ ف ك ا ر وتحطم مفهوم ا ل ع ن ص ر ي ة فلقد ولى عصر ا ل ع ن ص ر ي ة واعلموا أ ن م ل ي ة ا ل إ س ل ا م ا ل د ا ئ م ة ا ل أ ب د ي ة لا ترتبط مع ا ل ع ن ص ر ي ة ا ل م ؤ ق ت ة ا ل م ض ط ر ب ة ولا تلقح بلقاحاتها وحتى لو حدث هذا التطعيم بلقاحات ا ل ع ن ص ر ي ة ف إ ن ه ا تفسد أ م ة ا ل إ س ل ا م ولا تصلح م ل ي ة ا ل ع ن ص ر ي ة أ ي ض ا ولا يبعثها أ ص ل ا نعم إ ن في التطعيم بلقاحات ا ل ع ن ص ر ي ة ذوقا مؤقتا و ق و ة م ؤ ق ت ة بل م ؤ ق ت ة جدا وذات ع ا ق ب ة و خ ي م ة ثم بهذا ا ل أ م ر سيتولد ش ق ا ق عظيم في أمة ا ل ت ر ك انشقاق أ ب د ي غير قابل للالتئام وحينئذ تتلاشى ق و ة ا ل أ م ة وتذهب هباء اذ كل شق يحاول هدم الشق ا ل آ خ ر فكما إ ن وجد جبلان في كفتي ميزان ف إ ن ق و ة ض ئ ي ل ة جدا تؤدي دورا مهما بين تلك القوتين اذ تقدر أ ن تنزل إ ح د ا ه ا إ ل ى ا ل أ س ف ل وترفع ا ل أ خ ر ى إ ل ى ا ل أ ع ل ى السؤال الثاني ع ب ا ر ة عن إ ش ا ر ت ي ن ا ل إ ش ا ر ة ا ل أ و ل ى وهي ا ل إ ش ا ر ة ا ل خ ا م س ة وهي جواب مختصر جدا لسؤال مهم السؤال هناك روايات ص ح ي ح ة ع د ي د ة حول ظهور المهدي و إ ص ل ا ح ه لهذا العالم بعد فساده في آ خ ر الزمان إ ل ا أ ن ن ا نعلم أ ن هذا العصر هو عصر ا ل ج م ا ع ة ل ل ف ر د ل أ ن الفرد مهما أ و ت ي من دهاء بل حتى لو كان في ق و ة م ئ ة د ا ه ي ة ولم يكن ممثلا ل ج م ا ع ة ع ظ ي م ة ولم يكن معبرا عن ا ل ش خ ص ي ة ا ل م ع ن و ي ة لها ف إ ن ه مغلوب أ م ا م ق و ة ا ل ش خ ص ي ة ا ل م ع ن و ي ة ل ل ج م ا ع ة ا ل م ن ا و ئ ة له فكيف إ ذ ن يمكن للمهدي مهما بلغ من ق و ة ا ل و ل ا ي ة أ ن يقوم ب ا ل إ ص ل ا ح في هذا الزمان الذي استشرى فيه الفساد وعم المجتمعات ا ل ب ش ر ي ة و إ ن كانت أ ع م ا ل ه كلها خ ا ر ق ة ل ل ع ا د ة لخالفت إ ذ ن ا ل ح ك م ة ا ل إ ل ه ي ة ا ل ج ا ر ي ة في الكون وسننه ا ل م ض ط ر د ة فيها و ا ل خ ل ا ص ة نريد أ ن نفهم سر م س أ ل ة المهدي الجواب إ ن الله سبحانه وتعالى لكمال رحمته ودليل حمايته ل ل ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م ي ة واستمراريتها وخلودها وقد ارسل في كل ف ت ر ة من فترات فساد ا ل أ م ة مصلحا أ و مجددا أ و خ ل ي ف ة عظيما أ و قطبا أ ع ظ م أ و مرشدا كاملا من ا ل أ ش خ ا ص العظام ا ل أ ف ذ ا ل ممن يشبهون المهدي ف أ ز ا ل الفساد و أ ص ل ح ا ل أ م ة وحافظ على الدين وما دامت س ن ة الله قد جرت هكذا مما لا شك فيه أنه سبحانه شك مما لا وتعالى سيبعث في أ ش د أ و ق ا ت الفساد في آ خ ر الزمان من هو أ ع ظ م مجتهد و أ ع ظ م مجدد و أ ع ظ م قطب ويكون في الوقت نفسه حاكما ومهديا ومرشدا وسيكون من أ ه ل البيت النبوي و أ ن القدير الذي ي م ل أ ما بين السماء و ا ل أ ر ض بالسحب ثم يفرغه في د ق ي ق ة و ا ح د ة لقادر على ت ه د ئ ة عواصف البحر ا ل ج ا م ح ة في ط ر ف ة عين و أ ن القدير ذ ا الجلال الذي يوجد في س ا ع ة من أ ي ا م الربيع نموذج فصل الصيف ويوجد في س ا ع ة من أ ي ا م الصيف ز و ب ع ة من زوابع الشتاء لقادر على تبديد الظلمات ا ل م ت ر ا ك م ة في سماء العالم ا ل إ س ل ا م ي والمخاطر ا ل م ح د ق ة به على يدي المهدي وقد وعدنا بذلك وهو منجز وعده لا م ح ا ل ة وهكذا اذا ما نظرنا الى هذه المساله من زاويه دائره القدره الالهيه فهي في منتهى السهوله واذا ما نظرنا إ ل ي ه ا وتاملنا فيها من زاويه دائره الاسباب والحكمه الربانيه فهي ايضا في غايه السهوله بل هو اقرب واولى شيء للحدوث حتى قرر ارباب الفكر والنظر على ان الحكمه الربانيه وسيكون حتما حتى و إ ن لم توجد ر و ا ي ة عن المخبر الصادق صلى الله عليه وسلم في ش أ ن ه أ ي إ ن مجيئه أ م ر لازم وضروري ذلك ل أ ن دعاء اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آ ل سيدنا محمد كما صليت على إ ب ر ا ه ي م وعلى آ ل إ ب ر ا ه ي م في العالمين إ ن ك حميد مجيد الذي تكرره ا ل أ م ة في صلواتهم جميعا كل يوم خمس مرات في ا ل أ ق ل وثبت قبوله ب ا ل م ش ا ه د ة ف إ ن آ ل محمد صلى الله عليه وسلم ك آ ل إ ب ر ا ه ي م عليه السلام كانوا يتبوؤون مركز ا ل ص د ا ر ة و ا ل ز ع ا م ة دوما وفي م ق د م ة جميع السلالات ا ل م ب ا ر ك ة في مختلف ا ل أ ع ص ا ر والأقطار وهؤلاء الأبطار الكسرة من بحيث إ ن مجموعهم يشكل جيشا عظيما جدا حتى إ ن أ ح د أ و ل ئ ك ا ل س ا د ة من آ ل البيت هو السيد أ ح م د السنوسي يقود ملايين المريدين ومنهم السيد إ د ر ي س يقود أ ز ي د من م ئ ة أ ل ف من المسلمين والسيد يحيى ا ل أ م ي ر على مئات ا ل أ ل و ف من ا ل أ ش خ ا ص وهكذا نرى الكثيرين من أ ف ر ا د ق ب ي ل ة ا ل س ا د ة من أهل البيت من أ م ث ا ل هؤلاء ا ل ق ا د ة ا ل أ ب ط ا ل الميامين كما هو ظاهر فضلا عما وجد في الباطن كذلك ق ا د ة القواد كالسيد عبد القادر الكيلاني عبدالقادر والسيد الحسن الشادلي والسيد أحمد البدوي وأمثالهم فإذا متحد هؤلاء السادة وتعاضدوا فعليا وتساندوا فيما بينهم تساندا جادا بينهم أحمد متحد أبو وكونوا من أ ن ف س ه م ف ر ق ة م و ح د ة بالفعل جاعلين الدين ا ل إ س ل ا م ي ا ل ر ا ب ط ة ا ل م ق د س ة ل ل أ م ة ومدار صحوتها فلا يمكن لجيش أ ي أ م ة في العالم أ ن يصمد أ م ا م ه م فذلك الجيش الضخم العرم ر م ذو ا ل ق و ة و ا ل س ط و ة و آ ل محمد صلى الله عليه وسلم م من المهدي وهو جيوش أخص جيش ن ع إ ن ه ليس هناك نسل من أ ن س ا ل ا ل ب ش ر ي ة وسلالاتها في تاريخ العالم اليوم له من ا ل ق و ة و ا ل أ ه م ي ة والذي امتاز ب أ ع ل ى مراتب الشرف والحسب الرفيع والنسب العريق واتصل بمنشئها ب ا ل ش ج ر ة والمسانيد و ا ل أ ع ر ا ف مثل ا ل س ا د ة الذين حظوا بالانتساب إ ل ى ا ل د و ح ة ا ل ن ب و ي ة ا ل س ا م ي ة آ ل البيت لقد كان هؤلاء ا ل س ا د ة دوما منذ سالف العصور رواد كل ف ر ق ة من فرق اهل الحقيقه وزعماء اهل الكمال المشاهير أ ي ض ا واليوم هم النسل المبارك الطيب الذين يربون على الملايين وهم المتيقظون ذ و القلوب ا ل ع ا م ر ة و ا ل ط ا ف ح ة بالحب النبوي ح ض و ا بالانتساب إ ل ى ا ل د و ح ة ا ل ط ا ه ر ة الزكية وتتهيا الحادثات العظام التي ستدفع إ ل ى إ ي ق ا ظ و إ ث ا ر ة هذه ا ل ق و ة ا ل م ق د س ة التي تنطوي عليها نفوس هذه ا ل ج م ا ع ة ا ل ع ظ ي م ة فلابد أ ن تثور تلك ا ل ح م ي ة ا ل س ا م ي ة ا ل ك ا م ن ة لتلك ا ل ق و ة ا ل ع ظ ي م ة و س ي أ خ ذ المهدي زمام ا ل ق ي ا د ة ويقودها إ ل ى طريق الحق و ا ل ح ق ي ق ة ونحن ننتظر من سنته ومن رحمته تعالى ا ن ن ت ظ ا ا ر ل ل ر ب عقب ي ع ه ذ ا ا ل ش ت ا ء وقوع ه ذ الثانيه ا ح د ل ع ظ ي م و ح محقون ن ف ذ اي الانتظار الإشارة ا ا ل ن ث ة أي ا ل إ ش ا ر ة ا ل س ا د س ة إ ن ج م ا ع ة السيد المهدي ا ل ن و ر ا ن ي ة ستصلح وتعمر ما أ ف س د ه نظام السفياني البدعي الهدام وتحيي ا ل س ن ة ا ل ن ب و ي ة أ ي إ ن ج م ا ع ة السفياني ا ل س ا ع ي ة لهدم ا ل ش ر ي ع ة ا ل أ ح م د ي ة ب ن ي ة إ ن ك ا ر ا ل ر س ا ل ة ا ل أ ح م د ي ة في عالم ا ل إ س ل ا م ستقتل وتبدد بالسيف المعنوي المعجز ل ج م ا ع ة السيد المهدي ثم إ ن جماعه ن ص ر ا ن ي ة غ ي و ر ة ف د ا ئ ي ة ممن يستحقون اسم النصرانيون المسلمون تسعى هذه ا ل ج م ا ع ة للجمع والتوفيق بين الدين الحقيقي لسيدنا عيسى عليه السلام وحقائق ا ل إ س ل ا م وتحت ر ئ ا س ة سيدنا عيسى عليه السلام تقوم هذه ا ل ج م ا ع ة بتقويض نظام الدجال وقتل قيادته تلك ا ل ق ي ا د ة التي تدمر ا ل م د ن ي ة والمقدسات ا ل ب ش ر ي ة وتجعلها هباء منثورا ب ن ي ة إ ن ك ا ر ا ل أ ل و ه ي ة في عالم ا ل إ ن س ا ن ي ة وبهذا تنجي تلك ا ل ج م ا ع ة ب ق ي ا د ة سيدنا عيسى عليه السلام ا ل ب ش ر ي ة من ويلات إ ن ك ا ر ا ل أ ل و ه ي ة إ ن هذا السر طويل جدا اكتفيت بهذه ا ل إ ش ا ر ة ا ل ق ص ي ر ة حيث قد ذكرنا فيه نبذا في مواضع أ خ ر ى ا ل إ ش ا ر ة ا ل س ا ب ع ة أ ي السؤال الثالث يقولون إ ن دفاعاتك ا ل س ا ب ق ة و أ س ل و ب جهادك في سبيل ا ل إ س ل ا م ليس هو بما عليه في الوقت الحاضر ثم إ ن ك لا تسلك سلوك المفكرين الذين يدافعون عن ا ل إ س ل ا م تجاه أ و ر و ب ا فلماذا غيرت طور سعيد القديم ولم لا تجاهد ب أ س ل و ب المجاهدين المعنويين العظام الجواب إ ن سعيدا ل ق د ي م والمفكرين قد ارتضوا بقسم من دساتير الفلسفة البشرية أ ي يقبلون شيئا منها ويبارزونهم ب أ س ل ح ت ه م ويعدون قسما من دساتيرها ك أ ن ه ا العلوم ا ل ح د ي ث ة فيسلمون بها ولهذا لا يتمكنون من إ ع ط ا ء ا ل ص و ر ة ا ل ح ق ي ق ي ة ل ل إ س ل ا م على تلك ا ل ص و ر ة من العمل إ ذ يطعمون ش ج ر ة ا ل إ س ل ا م باغصان ا ل ح ك م ة التي يظنونها ع م ي ق ة الجذور وكانهم بهذا يقوون الإسلام ولكن لما كان الظهور على ا ل أ ع د ا ء بهذا النمط من العمل قليل و ل أ ن فيه شيئا من التهوين ل ش أ ن ا ل إ س ل ا م فقد تركت ذلك المسلك و أ ظ ه ر ت فعلا أ ن أ س س ا ل إ س ل ا م ع ر ي ق ة و غ ا ئ ر ة إ ل ى د ر ج ة لا تبلغها أ ب د ا أ ع م ق أ س س ا ل ف ل س ف ة بل تظل س ط ح ي ة تجاهها ولقد أ ظ ه ر ت هذه ا ل ح ق ي ق ة ببراهينها ا ل ك ل م ة الثلاثون والمكتوب الرابع والعشرون و ا ل ك ل م ة ا ل ت ا س ع ة والعشرون ففي المسلك السابق يظن ا ل ف ل س ف ة ع م ي ق ة بينما ا ل أ ح ك ا م ا ل إ س ل ا م ي ة ظ ا ه ر ي ة س ط ح ي ة لذا يتشبث ب أ غ ص ا ن ا ل ف ل س ف ة للحفاظ على ا ل إ س ل ا م ولكن هيهات أ ن لدساتير ا ل ف ل س ف ة من بلوغ تلك الأحكام سبحانك لا علم لنا إ ل ا ما علمتنا إ ن ك أ ن ت العليم الحكيم وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أ ن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آ ل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إ ب ر ا ه ي م وعلى أ ه ل إ ب ر ا ه ي م في العالمين إ ن ك حميد مجيد القسم الثامن الرموز ا ل ث م ا ن ي ة ع ب ا ر ة عن ث م ا ن رسائل ص غ ي ر ة ستنشر ك ر س ا ل ة م س ت ق ل ة إ ن شاء الله لذا لم تدرج هنا القسم التاسع التلويحات ا ل ت س ع ة بسم الله الرحمن الرحيم أ ل ا إ ن أ و ل ي ا ء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون هذا القسم يخص طرق ا ل و ل ا ي ة وهي تسع تلويحات التلويح ا ل أ و ل هناك تحت عناوين التصوف و ا ل ط ر ي ق ة و ا ل و ل ا ي ة والسير والسلوك ح ق ي ق ة ر و ح ا ن ي ة ن و ر ا ن ي ة م ق د س ة ط ا ف ح ة ب ا ل ل ذ ة و ا ل ن ش و ة أ ع ل ن عنها كثير من علماء أ ر ب ا ب الكشف و ا ل أ ذ و ا ق وتناولوها بالدرس والتمحيص والتعريف فكتبوا آ ل ا ف المجلدات حولها ف أ خ ب ر و ا ا ل أ م ة و أ خ ب ر و ن ا بها جزاهم الله خيرا كثيرا ونحن هنا سنبين بضع رشحات في ضوء ما تلجئنا إ ل ي ه ا ل أ ح و ا ل ا ل ح ا ض ر ة فهي بمثابه ة بضع قطرات من بحر تلك ا ل ح ق ي ق ة الزاخر سؤال ما ا ل ط ر ي ق ة الجواب إ ن ر ا ي ة ا ل ط ر ي ق ة وهدفها و م ع ر ف ة الحقائق ا ل إ ي م ا ن ي ة و ا ل ق ر آ ن ي ة ونيلها عبر السير والسلوك الروحاني في ظل المعراج ا ل أ ح م د ي وتحت رايته بخطوات القلب وصولا إ ل ى ح ا ل ة و ج د ا ن ي ة و ذ و ق ي ة بما يشبه الشهود ف ا ل ط ر ي ق ة والتصوف سر إ ن س ا ن ي رفيع وكمال بشري س ا م أ ج ل لما كان ا ل إ ن س ا ن خ ل ا ص ة ج ا م ع ة لهذا الكون ف إ ن قلبه ب م ث ا ب ة خ ر ي ط ة م ع ن و ي ة ل آ ل ا ف العوالم إ ذ كما أ ن دماغ ا ل إ ن س ا ن الشبيه ل ل بمجمع ب مركزي س ا ل ل السلكي واللاسلكي ا ا س وهو ب م ث ا ب ة مركز معنوي لهذا الكون يستقبل ما في الكون من علوم وفنون ويكشف عنها ويبثها أ ي ض ا ف إ ن قلب ا ل إ ن س ا ن كذلك هو محور لما في الكون من حقائق لا تحد ومظهر لها بل هو نواتها كما بين ذلك من لا يحصرهم العد من أ ه ل ا ل و ل ا ي ة فيما سطروه من ملايين الكتب ا ل ب ا ه ر ة فما دام قلب ا ل إ ن س ا ن ودماغه لهما هذه ا ل م ن ز ل ة والموقع وقد أ د ر ج ت في القلب آ ل ا ف م ا ك ن ة أ خ ر و ي ة ض خ م ة و أ ج ه ز ت ه ا ا ل أ ب د ي ة كاندراج أ ج ه ز ة ا ل ش ج ر ة ا ل ض خ م ة في بذرتها ف إ ن فاطر ذلك القلب الذي خلقه على هذه ا ل ص و ر ة قد أ ر ا د تشغيل هذا القلب وتحريكه والكشف عن قدراته والانتقال به من طور ا ل ق و ة إ ل ى طور الفعل فما دام سبحانه وتعالى قد أ ر ا د هكذا فعلى القلب إ ذ ن أ ن يقوم بعمله الذي خلق من أ ج ل ه كما يقوم العقل بعمله ولا شك أ ن أ ع ظ م و س ي ل ة لعمل القلب وتشغيله هو التوجه إ ل ى الحقائق ا ل إ ي م ا ن ي ة ب ا ل إ ق ب ا ل على ذكر الله ضمن مراتب ا ل و ل ا ي ة عبر سبيل الطريقه ة التلويح الثاني إن مفاتيح إن ذ ا السير والسلوك القلبي ووسائل التحرك الروحاني إ ن هي إ ل ا ذكر الله والتفكر فمحاسن الذكر وفضائل التفكر لا تحصى فلو صرفنا النظر عن فوائدهما ا ل أ خ ر و ي ة التي لا حد لها ونتائجهما في رقي ا ل إ ن س ا ن ي ة إ ل ى الكمالات و أ خ ذ ن ا بنظر الاعتبار ف ا ئ د ة و ا ح د ة من فوائدهما ا ل ج ز ئ ي ة التي يعود نفعها على ا ل إ ن س ا ن في هذه ا ل ح ي ا ة ا ل د ن ي و ي ة ا ل م ض ط ر ب ة نرى أ ن أ ي إ ن س ا ن كان لا بد أ ن يبحث عن سلوان ويفتش عن ذوق ويتحرى عن أ ن ي س يستطيع أ ن يزيل عنه وحشته ويخفف عنه ثقل هذه ا ل ح ي ا ة ويتخفف من غلوائها ولو جزئيا وحيث إ ن ما يهيئه المجتمع الحضاري من الوسائل ا ل م س ل ي ة و ا ل أ ن س ب ا ل آ خ ر ي ن قد تمنح واحدا أ و اثنين من ع ش ر ة من الناس أ ن س ا مؤقتا بل ذا غ ف ل ة وذهول والثمانين ب ا ل م ئ ة من الناس إ م ا أ ن ه م يحيون منسددين بين الجبال والوديان أ و ساقتهم هموم العيش إ ل ى أ م ا ك ن ن ا ئ ي ة م و ح ش ة أ و ابتلوا بالمصائب أ و ا ل ش ي خ و خ ة النذيره ب ا ل آ خ ر ة فهؤلاء جميعا يظلون محرومين من ا ل أ ن س فلا يانسون ولا يجدون العزاء بوسائل المجتمع ا ل ح ض ا ر ي ة لذا فالسلوان الكامل ل أ م ث ا ل هؤلاء و ا ل أ ن س الخالص لهم ليس إ ل ا في تشغيل القلب بوسائل الذكر والتفكر ففي ا ل أ ص ق ا ع ا ل ن ا ئ ي ة وبين شعاب الجبال وعبر م ه ا و الوديان يتوجه إ ل ى قلبه مرددا الله الله م س ت أ ن س ا بهذا الذكر ومتفكرا فيما حوله من ا ل أ ش ي ا ء التي يتوجس منها خ ي ف ة وتوحي إ ل ي ه ب ا ل و ح ش ة ف إ ذ ا بالذكر يضفي عليها ا ل أ ن س والموده و إ ذ ا بالذاكر يقول إ ن ل خ ا ل ق الذي أ ل ق ر ه عبادا لا حد لهم منتشرين في جميع ا ل أ ر ج ا ء فهم كثيرون جدا إ ذ ن ف أ ن ا لست وحيدا فلا داعي ل ل ا س ت ح ا ش ولا معنى له وبذلك يذوق معنى ا ل أ ن س في هذه ا ل ح ي ا ة الإيمانية ويلمس س ع ا د ة ا ل ح ي ا ة فيزداد شكره لربه التلويح الثالث إ ن ا ل و ل ا ي ة ح ج ة ا ل ر س ا ل ة و إ ن ا ل ط ر ي ق ة برهان ا ل ش ر ي ع ة ذلك ل أ ن ما ب ل غ ت ا ل ر س ا ل ة من الحقائق ا ل إ ي م ا ن ي ة تراها ا ل و ل ا ي ة ب د ر ج ة عين اليقين بشهود قلبي وتذوق روحاني فتصدقها وتصديقها هذا حجة قاطعة ل أ ح ق ي ة ا ل ر س ا ل ة و إ ن م ا جاءت به ا ل ش ر ي ع ة من حقائق ا ل أ ح ك ا م ف إ ن ا ل ط ر ي ق ة برهان على أ ح ق ي ة تلك ا ل أ ح ك ا م وعلى صدورها ف إ ن ه م ا كذلك سر كمال ا ل إ س ل ا م ومحور أ ن و ا ر ه وهما معدن سمو ا ل إ ن س ا ن ي ة ورقيها ومنبع فيوضاتها ب أ ن و ا ر ا ل إ س ل ا م وتجليات أ ض و ا ئ ه ولكن على الرغم من ما فيهما من أ ه م ي ة قصوى فقد انحاز قسم من الفرق الضاله الى إ ن ك ا ر أ ه م ي ت ه م ا فحرم ا ل آ خ ر ي ن من أ ن و ا ر هم محرومون منها ومما يؤسف له بالغ ا ل أ س ف أ ن عددا من علماء أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة الذين يحكمون على الظاهر وقسما من أ ه ل ا ل س ي ا س ة الغافلين المنسوبين إ ل ى أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة يسعون ل إ ي ص ا ب أ ب و ا ب تلك ا ل خ ز ي ن ة العظمى خ ز ي ن ة ا ل و ل ا ي ة و ا ل ط ر ي ق ة متذرعين بما يرونه من أ خ ط ا ء قسم من أ ه ل ا ل ط ر ي ق ة وسوء تصرفاتهم بل يبذلون جهدهم لهدمها وتدميرها وتجفيف ذلك النبع الفياض بالكوثر الباعث على ا ل ح ي ا ة علما أ ن ه يندر أ ن يوجد في ا ل أ ش ي ا ء أ و في المناهج أ و ا ل م ث ا ل ك ما هو مبرء من النقص والقصور و أ ن تكون جوانبه كلها ح س ن ة ص ا ل ح ة فلا بد إ ذ ن من حدوث نقص و أ خ ط ا ء وسوء تصرف إ ذ ما دخل أ م ر ا من من ليسوا من أهله إلا أساء إليه أساء ولكن الله تعالى يظهر عدالته ا ل ر ب ا ن ي ة في ا ل آ خ ر ة على وفق م و ا ز ن ة ا ل أ ع م ا ل وتقويمها برجحان الحسنات أ و السيئات فمن رجحت حسناته وثقلت فله الثواب الحسن وتقبل أ ع م ا ل ه ومن رجحت سيئاته وخفت حسناته فله العقاب وترد أ ع م ا ل ه علما أ ن ه لا تؤخذ ك م ي ة الأعمال بنظر الاعتبار في هذه ا ل م و ا ز ن ة مثلما ينظر إ ل ى ا ل ن و ع ي ة فرب ح س ن ة و ا ح د ة ترجح أ ل ف س ي ئ ة بل قد تذهبها وتمحوها وتكون سببا في إ ن ق ا ذ صاحبها فما دامت ا ل ع د ا ل ة ا ل إ ل ه ي ة تحكم على وفق هذا الميزان و أ ن ا ل ح ق ي ق ة تراها عين الحق فلا ريب أ ن حسنات الطريقة التي هي ضمن د ا ئ ر ة ا ل س ن ة ا ل م ط ه ر ة لهي أ ر ج ح من سيئاتها ولا أ د ل على ذلك من احتفاظ أ ه ل ا ل ط ر ي ق ة ب إ ي م ا ن ه م أ ث ن ا ء هجوم أ ه ل ا ل ض ل ا ل ة حتى إ ن منتسبا اعتياديا مخلصا من أ ه ل ا ل ط ر ي ق ة يحافظ على نفسه أ ك ث ر من أ ي مدع ي ينقذ إيمانه بما حصل عليه من الذوق الروحي في كان بما الذوق الطريقة من للعلم حصل إذ وبما يحمله من حب تجاه ا ل أ و ل ي ا ء فحتى بارتكابه الكبائر لا يكون كافرا و إ ن م ا يكون فاسقا إ ذ لا يلج صفوف ا ل ز ن د ق ة بيسر وليست هناك ق و ة تستطيع أ ن تجرح م ر ت ض ا ه من ولاء تجاه س ل س ل ة أ ق ط ا ب المشايخ الذين ارتبط بهم ب م ح ب ة ش د ي د ة واعتقاد جازم وحيث إ ن الضلاله لا تستطيع أ ن تفند أ و تفسد ما لديه من ا ل ث ق ة والاطمئنان بهم ف ل م تحل ما لديه من ا ل ث ق ة والرضا بهم ولن يدخل الكفر و ا ل إ ل ح ا د ما لم يفقد تلك ا ل ث ق ة بهم فالذي ليس له حظ من الطريقه ولم يشرع قلبه ب ا ل ح ر ك ة من ا ل ص ع و ب ة بمكان في هذا الوقت أ ن يحافظ على نفسه م ح ا ف ظ ة ت ا م ة أ م ا م دسائس ا ل ز ن ا د ق ة الحاليين ولو كان عالما مدققا بقي أ م ر آ خ ر هو أ ن ه لا يمكن أ ن تدان ا ل ط ر ي ق ة ولا يحكم عليها بسيئات مذاهب ومشارب أ ط ل ق ت على نفسها ظلما اسم ا ل ط ر ي ق ة وربما اتخذت لها ص و ر ة خارج د ا ئ ر ة التقوى بل خارج نطاق ا ل إ س ل ا م فلو صرفنا النظر عن النتائج السامية التي توصل إ ل ي ه ا ا ل ط ر ي ق ة سواء منها ا ل د ي ن ي ة أ و ا ل ا خ ر و ي ة أ و ا ل ر و ح ي ة ونظرنا فقط إ ل ى ن ت ي ج ة و ا ح د ة منها ضمن نطاق العالم ا ل إ س ل ا م ي نرى أ ن ا ل ط ر ي ق ة هي في م ق د م ة الوسائل ا ل إ ي م ا ن ي ة التي توسع من د ا ئ ر ة ا ل أ خ و ة الإسلامية بين المسلمين وتبسط لواء ا وتبسط بين ب ت ط ر ه ا ا ل م ق د س ة في أ ر ج ا ء العالم ا ل إ س ل ا م ي وقد كانت الطرق ا ل ص و ف ي ة وما زالت كذلك احدى القلاع الثلاث التي تتحطم على جدرانها ا ل ص ل د ة هجمات النصارى بسياساتهم ومكائد الذين يسعون ل إ ط ف ا ء نور ا ل إ س ل ا م فيجب الا ننسى فضل أ ه ل الطرق في ا ل م ح ا ف ظ ة على مركز ا ل خ ل ا ف ة الاسلاميه إ س ل م ي ة إ ط ن ب و ط و ل هجمات عالم و ة ر ف ا ل ق و ة ا ل إ ي م ا ن ي ة و ا ل م ح ب ة ا ل ر و ح ا ن ي ة و ا ل أ ش و ا ق ا ل م ت ف ج ر ة من ا ل م ع ر ف ة ا ل إ ل ه ي ة ل أ و ل ئ ك الذين يرددون الله الله في الزوايا والتكايا ا ل م ت م م ة ل ر س ا ل ة الجوامع والمساجد و ا ل ر ا ف د ة لهما بجداول ا ل إ ي م ا ن حيث كانت تنبعث أ ن و ا ر التوحيد في خ م س م ا ئ ة مكان لتشكل بمجموعها أ ع ظ م ن ق ط ة ارتكاز للمؤمنين في ذلك المركز ا ل إ س ل ا م ي فيا ادعياء ا ل ح م ي ة ويا س م ا س ر ة ا ل ق و م ي ة المزيفين أ ل ا تقولون أ ي ه س ي ئ ة من سيئات الطريقه تفسد هذه ا ل ح س ن ة ا ل ع ظ ي م ة في حياتكم الاجتماعيه ة الولاية التلويح الرابع إن سلوك طريق الولاية مع إن س و هو ذو ل ت ه مصاعد ومع قصره فهو طويل جدا ومع نفاسته وعلوه فهو محفوف بالمخاطر ومع سعته فهو ضيق جدا ف ل أ ج ل هذه ا ل أ س ر ا ر ا ل د ق ي ق ة قد يغرق السالكون في هذه السبيل وقد يتعثرون و ي ت أ ذ و ن بل قد ينكسون على أ ع ق ا ب ه م ويضلون ا ل آ خ ر ي ن فعلى سبيل المثال هناك السير ا ل أ ن ف س ي والسير الافاقي وهما مشربان ونهجان في الطريقه فالسير ا ل أ ن ف س ي ي ب د أ من النفس ويصرف صاحب هذا السير نظره عن الخارج ويحدق في القلب مخترقا أ ن ا ن ي ت ه ثم ينفذ منها ويفتح في القلب ومن القلب سبيلا إ ل ى ا ل ح ق ي ق ة ومن هناك ينفذ إ ل ى ا ل آ ف ا ق ا ل ك و ن ي ة فيجدها م ن و ر ة بنور قلبه فيصل سريعا ل أ ن ا ل ح ق ي ق ة التي شاهدها في د ا ئ ر ة النفس يراها بمقياس أ ك ب ر في ا ل آ ف ا ق و أ غ ل ب طرق ا ل م ج ا ه د ة ا ل خ ف ي ة تسير وفق هذا السبيل و أ ه م أ س س هذا السلوك هو كسر ش و ك ة ا ل أ ن ا ن ي ة وتحطيمها وترك الهوى و إ م ا ت ة النفس أ م ا النهج الثاني ف ي ب د أ من ا ل آ ف ا ق ويشاهد صاحب هذا النهج تجليات أسماء الله الحسنى أسماء وصفاته ا ل ج ل ي ل ة في مظاهر تلك الدائره ا ل آ ف ا ق ي ة ا ل ك و ن ي ة ا ل و ا س ع ة ثم ينفذ إ ل ى د ا ئ ر ة النفس فيرى أ ن و ا ر تلك التجليات بمقاييس م ص غ ر ة في آ ف ا ق كونه القلبي فيفتح في هذا القلب أ ق ر ب طريق إ ل ي ه تعالى ويشاهد أ ن القلب حقا م ر آ ة الصمد فيصل إ ل ى مقصوده ومنتهى أ م ل ه وهكذا ففي المشرب ا ل أ و ل إ ن عجز الثالث عن قتل النفس ا ل أ م ا ر ه ولم يتمكن من تحطيم ا ل أ ن ا ن ي ة بترك الهواء ف إ ن ه يسقط من مقام الشكر إ ل ى موقع الفخر ومنه يتردى إ ل ى الغرور وإذا فسوف دعاوى وأعظم طوقه هذا انجذاب بما يشبه السكر الناشئ من آت من المحبة التي عليها مقترن من من من من يطلق آت تلك الشطحات يصدر عنه يشبه حده أكبر فيضر نفسه ويكون سببا في ا ل إ ض ر ا ر ب ا ل آ خ ر ي ن إ ن مثل صاحب الشطحات كمثل ضابط صغير ب ر ت ب ة ملازم تستخفه ن ش و ة ا ل ق ي ا د ة و أ ذ و ا ق ه ا في محيط دائرته الصغرى فيتخيل نفسه في ل ح ظ ة انتشاء و ك أ ن ه المشير الذي يقود الفيالق والجحافل فتختلط في ذهنه ا ل أ م و ر ويلتبس عليه أ م ر ا ل ق ي ا د ة ضمن دائرته الصغرى مع ا ل ق ي ا د ة ا ل ك ل ي ة ا ل و ا س ع ة ضمن دائرتها الكبرى تماما كما يلتمس في النظر على بعض الناس ص و ر ة الشمس ا ل م ن ع ك س ة من م ر آ ة ص غ ي ر ة مع صورتها ا ل م ن ع ك س ة من سطح البحر الشاسع من حيث تشابههما في ص و ر ة الانعكاس رغم اختلافهما في ا ل س ع ة والكبر وكذلك ف إ ن كثيرا من أ ه ل الولاية من يرى نفسه أ ك ب ر و أ ع ظ م بكثير ممن هم أ ر ق ى و أ س م ى منه بل ممن نسبته إ ل ي ه م ك ن س ب ة الذباب إ ل ى الطاووس ولكنه أ ي صاحب الدعاوى يرى نفسه كما يصف ويراها كما يقول محقا في رؤيته حتى إ ن ن ي ر أ ي ت من يتقلد شارات القطب ا ل أ ع ظ م ويدعي حالاته ويتقمص أ ط و ا ر ه وليس له من صفات ا ل ق ط ب ي ة إ ل ا انتباه القلب وصحوته وسوى الشعور بسر ا ل و ل ا ي ة من بعيد فقلت له يا أ خ ي كما أ ن قانون ا ل س ل ط ن ة له مظاهر ع د ي د ة ج ز ئ ي ة أ و ك ل ي ة على نمط واحد في جميع دوائر ا ل د و ل ة ابتداء من ر ئ ا س ة ا ل و ز ا ر ة إ ل ى إ د ا ر ة ن ا ح ي ة ص غ ي ر ة ف إ ن ا ل و ل ا ي ة و ا ل ق ط ب ي ة كذلك لها دوائر م خ ت ل ف ة ومظاهر م ت ن و ع ة ولكل مقام ظلال كثيره ف أ ن ت قد ش ه د ت ا ل ج ل و ة العظمى والمظهر ا ل أ ع ظ م ل ل ق ط ب ي ة ا ل ش ب ي ه ة ب ر ئ ا س ة الوزاره ضمن دائرتك ا ل ص غ ي ر ة ا ل ش ب ي ه ة ب إ د ا ر ة ا ل ن ا ح ي ة فالتبس عليك ا ل أ م ر وانخدعت إ ذ إ ن ما ش ه د ت ه صواب وصدق إ ل ا أ ن حكمك هو ا ل خ ط أ حيث إ ن غ ر ف ة من الماء ب ا ل ن س ب ة ل ل ذ ب ا ب ة بحر واسع فانتبه ذلك ا ل أ خ بكلامي ونجا من تلك ا ل و ر ط ة ب م ش ي ئ ة الله و ر أ ي ت كذلك عددا من الناس يعدون أ ن ف س ه م مقاربين أ و مشابهين للمهدي ويقول كل منهم س أ ص ب ح المهدي هؤلاء ليسوا كاذبين ولا مخادعين ولكنهم ينخدعون إ ذ يظنون ما يرونه هو الحق ولكن كما أ ن ا ل أ س م ا ء الحسنى لها تجلياتها ابتداء من العرش ا ل أ ع ظ م وحتى الذرة ف إ ن مظاهر هذه التجليات في ا ل أ ك و ا ن والنفوس تتفاوت ب ا ل ن س ب ة نفسها و إ ن مراتب ا ل و ل ا ي ة التي هي نيل مظاهرها والتشرف بها هي ا ل أ خ ر ى م ت ف ا و ت ة و أ ه م سبب لهذا الالتباس هو كون بعض مقامات ا ل أ و ل ي ا ء فيه شيء من خواص المهدي ووظائفه ويشاهد فيها انتساب خاص مع القطب ا ل أ ع ظ م و ع ل ا ق ة خ ا ص ة بالخضر فهناك مقامات لها علاقات وروابط مع بعض المشاهير حتى يطلق على تلك المقامات مقام الخضر ومقام اويس ومقام المهديه وعليه فالواصلون إ ل ى ذلك المقام و إ ل ى جزء منه او إ ل ى ظل من ظلاله يتصورون انفسهم أ ن ه م هم أ و ل ئ ك ا ل أ ف ذ ا ذ المشهورون فيعتبر الواحد منهم أ ن ه هو الخضر أ و المهدي أ و يتخيل أ ن ه القطب ا ل أ ع ظ م ف إ ن كانت ا ل أ ن ا ن ي ة فيه قد محقت حتى لم يعد لها استشراف وتطلع لحب الجاه والتفاخر على ا ل آ خ ر ي ن فلا يدان ونعتبر دعاواه ا ل خ ا ر ج ة عن حده شطحات قد لا يكون مسؤولا عنها ويمكن التجاوز عنها أ م ا هذه الدعاوى عند الشخص الذي ما زالت ا ل أ ن ا ن ي ة ف ي ه م ت و ف ة متطلعة لحب ل ا ج ا ه فستغلبه هذه ا ل أ ن ا ن ي ة و ت أ خ ذ بيده إ ل ى منازل الفخر مخلفا وراءه مقام الشكر ومن هناك يتردى تدريجيا إ ل ى ه ا و ي ة الغرور الماحق للحسنات ف إ م ا أ ن يتردى الى الجنون أ و يضل ضلالا بعيدا وذلك ل أ ن ه جعل نفسه في عداد أ و ل ئ ك ا ل أ و ل ي ا ء العظام وهذا بحد ذاته سوء ظن بهم ل أ ن ه يخلع ما في نفسه من قصور تدركه النفس مهما اغترت على أ و ل ئ ك ا ل أ و ل ي ا ء ا ل أ ف ذ ا ذ الذين يراهم بمنظار نفسه القاصره فيتوهم أ ن أ و ل ئ ك العظام مقصرون مثله فيقل احترامه لهم وبالتالي قد يقل احترامه حتى ل ل أ ن ب ي ا ء عليهم السلام فيجب على هؤلاء المتلبسين أ ن يمسكوا ميزان الشريعة بأيديهم الشريعة ليزنوا أ ع م ا ل ه م ويقفوا عند حدود ما حده علماء أ ص و ل الدين من دساتير ويسترشدوا بتعليمات ا ل إ م ا م الغزالي و ا ل إ م ا م الرباني و أ م ث ا ل ه م من ا ل أ و ل ي ا ء المحققين العلماء وان يضعوا انفسهم دائما موضع ا ل ت ه م ة ويعرفوا أ ن القصور والعجز والفقر ملازم للنفوس مهما ارتقت وتسامت فما في هذا المشرب من شطحات عند بعض السالكين؟ منبعه حب النفس حتى لا يتعاظم هذا الحب فيظن الواحد منهم صفاء نفسه ولمعان ذاته ق ط ع ة الماس رغم أ ن ه ا ليست إ ل ا ق ط ع ة زجاج ت ا ف ه ة في ا ل ح ق ي ق ة اذ عين الرضا ك ل ي ل ة عن العيوب هذا و إ ن أ خ ط ر المهالك في هذا النوع من السلوك هو أ ن المعاني ا ل ج ز ئ ي ة التي ترد على قلب السالك بشكل إلهام بشكل يتخيلها هذا السالك كلام الله ويعبر عن كل إ ل ه ا م وارد ب آ ي ة فيمتزج بهذا الوهم عدم احترام لتلك ا ل م ر ت ب ة ا ل س ا م ي ة العليا للوحي نعم إ ن كل إ ل ه ا م ابتداء من إ ل ه ا م النحل والحيوانات إلى إلهام عوام الناس وإلى إلهام خواص البشرية وإلى إلهام عوام الملائكة وإلى إلهام الناس البشرية الملائكة المقربين الخواص منهم عوام خواص عوام إ ن م ا هو نوع من الكلمات ا ل ر ب ا ن ي ة ولكن الكلام الرباني هو تجلي الخطاب الرباني المتنوع المتلمع من خلال سبعين أ ل ف حجاب حسب قابليات المظاهر والمقامات أ م ا الوحي فهو الاسم الخاص لكلام الله جل وعلا و أ ظ ه ر مثاله المشخص هو الذي أ ط ل ق على نجوم ا ل ق ر آ ن وكل منجمه منه آية ك م ايه ورد و ت ق ف ت س م ي ة هذه ا ل أ ن و ا ع من ا ل إ ل ه ا م ا ت ب ا ل آ ي ا ت خطا م ح د إ ذ بمقدار ا ل ن س ب ة بين ص و ر ة الشمس ا ل ص غ ي ر ة ا ل خ ا ف ت ة ا ل م ت س ت ر ة ا ل م ش ا ه د ة في ا ل م ر آ ة ا ل م ل و ن ة في أ ي د ي ن ا مع الشمس ا ل ح ق ي ق ي ة ا ل م و ج و د ة في السماء تكون ا ل ن س ب ة بين ا ل إ ل ه ا م الموجود في قلوب أ و ل ئ ك ا ل أ د ع ي ا ء وبين آ ي ا ت شمس ا ل ق ر آ ن الكريم التي هي كلام إ ل ه ي مباشر كما بينا و أ ث ب ت ن ا ذلك في كل من الكلمات ا ل ث ا ن ي ة ع ش ر ة و ا ل خ ا م س ة والعشرين و ا ل ح ا د ي ة والثلاثين من كتاب الكلمات نعم إن علاقة مع عليه الشمس مرآة الشمس الكلام إذا وذات فهذا الراهرة صورتها حقا الحقيقية لا أضار قيل حق في هي صورة وهو إ ل ا أ ن ه لا يمكن ربط ا ل ك ر ة ا ل أ ر ض ي ة ا ل ض خ م ة ب ه ذ ه الشموس ا ل م ر آ ت ي ة ا ل م ص غ ر ة ولا يمكن شدها إ ل ى جاذبيتها التلويح الخامس يعتبر وحدة الوجود التي تضم وحدة الشهود من المشارب الصوفية المهمة وهي تعني حفر النظر في وجود واجب الوجود يعتبر تضم تعني وحدة وحدة وهي وجود في حفر من أ ي إ ن الموجود الحق هو واجب الوجود سبحانه فحسب و أ ن سائر الموجودات ظلال ب ا ه ت ة وزيف ووهم لا تستحق إ ط ل ا ق ص ف ة الوجود عليها حيال واجب الوجود لذا ف إ ن أ ه ل هذا المشرب يذهبون إ ل ى اعتبار الموجودات خيالا ووهما ويتصورونها عدما في مرتبه ة ترك ما ا س و أي ترك ما سواه تعالى حتى إ ن ه م يتطرفون ويذهبون إ ل ى حد اعتبار الموجودات مرايا خ ي ا ل ي ة لتجليات ا ل أ س م ا ء الحسنى إ ن أ ه م ح ق ي ق ة يحتويها هذا المشرب هي أ ن الموجودات ا ل م م ك ن ة الممكنات والمخلوقات تصغر وتتضاءل عند أ ص ح ا ب كبار ه ا الأولياء الذين من و ص ل إلى و ا مرتبة ح ق ا ل ي ي ق ن ب ق و ة إ ي م ا ن ه م بحيث تنزل عندهم إ ل ى د ر ج ة العدم والوهم أ ي إ ن ه م ينكرون وجود الكون بجانب وجود الله تعالى الذي هو واجب الوجود غير أ ن هناك محاذير ومخاطر ع د ة لهذا المشرب أ و ل ه ا و أ ه م ه ا أ ن أ ر ك ا ن ا ل إ ي م ا ن س ت ة فهناك عدى ركن ا ل إ ي م ا ن بالله أ ر ك ا ن أ خ ر ى ك ا ل إ ي م ا ن ب ا ل آ خ ر ة فهذه ا ل أ ر ك ا ن تستدعي وجود الممكنات أ ي أ ن هذه ا ل أ ر ك ا ن ا ل م ح ك م ة لا يمكن أ ن تقوم على أ س ا س خيالي فعلى صاحب هذا المشرب أ ل ا يصحب معه هذا المشرب و أ ل ا يعمل بمقتضاه عندما يفيق من عالم الاستغراق والنشوه ة ثم إن ع ل ي ألا يقلب هذا القلبية والوجدانية والذوقية إلى أسس لأن يقلب المشرب القلبي والوجداني والذوقي إلى عقلية وقولية وعلمية ذلك التساتير العقلية هذا والقوانين ا ل ع ل م ي ة و أ ص و ل علم الكلام ا ل ن ا ب ع ة من الكتاب و ا ل س ن ة المطهرين لا يمكنها أ ن تتحمل هذا المشرب ولا تتسع ل إ م ك ا ن ي ة تطبيقه لذا فلا يرى هذا المشرب في أهل اهل ل الإيمانية من الخلفاء الراشدين والأئمة ل ص ح و ة ا من م ج ت د ي ن و ا ع ل م الصحوه ء ا ع ا أجيال الثلف ا م من ل ي ن ا ل من الأمة إذن فليس هذا المشرب هذه هذا إذن المراتب فليس أ س م ا ا بل قد يكون ذا علو إ ل ا أ ن ه ناقص في علوه وقد يكون ذا ح ل ا و ة م غ ر ي ة ولكنه لاذع المذاق ولظاهر حلاوته ولجمال إ ي ح ا ئ ه لا يرغب الداخلون فيه في الخروج منه ويتوهمون باستشرافات نفوسهم أ ن ه أ ع ل ى المراتب و أ س م ا ه ا ولكوننا قد تناولنا شيئا من أ س س هذا المشرب وماهيته في رسالة نقطة من نور م ع ر ف ة الله جل جلاله وفي الكلمات والمكتوبات ف إ ن ن ا نكتفي بذلك ونقصر الكلام هنا على بيان و ر ط ة خ ط ر ة قد يقع فيها قسم من الحائمين حول و ح د ة الوجود وهي أ ن هذا المشرب يصلح ل أ خ ص الخواص عند حالات الاستغراق المطلق وللمتجردين من الأسباب المادية ومن الذين قد قطعوا علائقهم ومن قد بما س ولكن ى ا ل ل ه من م م ا اذا ت والأشياء ولكن إ نزل هذا المشروب من عليا ا ل أ ذ و ا ق والمواجد و ا ل أ ش و ا ق ا ل ق ل ب ي ة إ ل ى د ا ئ ر ة ا ل م ذ ا ه ب ا ل ف ك ر ي ة و ا ل ع ل م ي ة و ع ر ب ش ك ل ه ا ل ع ل م ي و ا ل ع ق ل الى ن ي ع أ ن ظ ا ر ا ل ذ ي ن ا س ت ه و ت ل م ا ل ح ي ا ة ا ل د ن ي ا و غ ر ق و ا في ا ل ف ل س ف ا ت ا ل م ا د ي ة و ا ل ط ب ي ع ي ة فإنه سيكون إ غ ر ا ق الى ا ل ع ة و ا ل م ا د ة و إ ب ع ا د ا ق عن ح ق ي ق ة ا ل إ س ل ا م فالشخص المادي المتعلق ب ا ل أ س ب ا ب والمغرم بالدنيا يتشوق إ ل ى إ ض ف ا ء ص ف ة الخلود على هذه الدنيا ا ل ف ا ن ي ة ل أ ن ه يعز عليه أ ن يرى محبوبته وهي تتبخر بين يديه وتذوب فيصبغ ص ف ة البقاء والوجود الدائم على دنياه انطلاقا من ف ك ر ة و ح د ة الوجود فلا يتورع عندئذ من رفع محبوبته الدنيا إلى الدرجة المعبود بعد أ ن أ س ب غ عليها صفات الدوام والخلود والبقاء ا ل أ ب د ي فينفتح المجال أ م ا م ه إ ل ى إ ن ك ا ر الله سبحانه والعياذ بالله ولما كان الفكر المادي قد ترسخت دعائمه في هذا العصر واستولى والعلمية ومرجعة غالبية النشاطات العقلية والعلمية حتى المادة عند أصحابه حتى على أصل كل عند هي شيء غدت لذا ف إ ن ترويج مذهب و ح د ة الوجود في هذا العصر الذي يرى فيه أ ه ل ا ل إ ي م ا ن الخواص والماديات ت ا ف ه ة إ ل ى حد العدم ربما يعطي للماديين ح ج ة ليكونوا دعاه للمذهب نفسه ف ي خ ا ط ب أ ص ح ا ب ه من أ ه ل ا ل إ ي م ا ن نحن و أ ن ت م سواء بعيد عن منهج الماديين و ع ب د ة ا ل ط ب ي ع ة من مشرب و ح د ة الوجود ذلك ل أ ن أ ص ح ا ب ه يؤمنون بالله إ ي م ا ن ا عميقا إ ل ى د ر ج ة يعدون الكون وجميع الموجودات معدوما بجانب ح ق ي ق ة الوجود ا ل إ ل ه ي بينما الماديون يولون الموجودات من ا ل أ ه م ي ة إلى حد أ ن ه م معها ينكرون سبحانه وجود وتعالى الله فأين ه ؤ ل التلويح ء من أ و ئ ك ا ل السادس و هو ثلاث نقاط ا ل ن ق ط ة ا ل أ و ل ى أ ن اتباع ا ل س ن ة ا ل ن ب و ي ة ا ل م ط ه ر ة هو أ ج م ل و أ ل م ع طريق م و ص ل ة إ ل ى م ر ت ب ة ا ل و ل ا ي ة من بين جميع الطرق بل أ ق و م ه ا و أ غ ن ا ه ا والاتباع يعني تحري المسلم ا ل س ن ة ا ل س ن ي ة وتقليدها في جميع تصرفاته و أ ع م ا ل ه والاستهداء ب ا ل أ ح ك ا م ا ل ش ر ع ي ة في جميع معاملاته و أ ف ع ا ل ه ف إ ن أ ع م ا ل ه ا ل ي و م ي ة ومعاملاته ا ل ع ر ف ي ة وتصرفاته ا ل ف ط ر ي ة ا ل ا ع ت ي ا د ي ة ت أ خ ذ بهذا الاتباع شكل ا ل ع ب ا د ة فضلا عن أ ن اتباع ا ل س ن ة وتحري شرع الله في شؤون المؤمن جميعها يجعله في ص ح و ة د ا ئ م ة وتذكر للشرع مستمر فتذكر الشرع هذا يؤدي إ ل ى ذكر صاحب الشرع الذي يؤدي إ ل ى تذكر الله سبحانه وذكر الله سبب ل س ك ي ن ة القلب واطمئنانه أ ي ان ساعات العمر ودقائقه يمكن أ ن تنقضي كلها في ع ب ا د ة د ا ئ م ة م ط م ئ ن ة لذا ف إ ن اتباع ا ل س ن ة ا ل م ط ه ر ة هو طريق ا ل و ل ا ي ة الكبرى وهو طريق و ر ث ة ا ل ن ب و ة من ا ل ص ح ا ب ة الكرام والسلف الصالح النقطة الثانية ا ل إ خ ل ا ص هو أ ه م أ س ا س لجميع طرق ا ل و ل ا ي ة وسبل الطريقه ذلك ل أ ن ا ل إ خ ل ا ص هو الطريق الوحيد للخلاص من الشرك الخفي فمن في فلا في في فالمحب في في لم يحمل كما المحبة أمضى نعم المحبة محبوبه سنايا أن أن عن نقص أن نقصا إخلاصا قلبه يتجول تلك الطرق تشكل تلك الطرق لا بل لا يستطيع يبحث يرغب في أن يرى قوة بل يرى أ ض ع ف الدلائل و ا ل أ م ا ر ا ت على كمال محبوبه من أ ق و ى ا ل أ د ل ة والحجج لكونه جانب محبوبه على الدوام وبناء على هذا السر ف إ ن الذين يتوجهون بقلوبهم إ ل ى م ع ر ف ة الله عن طريق ا ل م ح ب ة لا ي ص ع و ن إ ل ى الاعتراضات ويجاوزون سريعا العقبات والشبهات وينقذون أ ن ف س ه م ب س ه و ل ة ويحصنونها من الظنون و ا ل أ و ه ا م حتى لو اجتمع عليهم آ ل ا ف ش ي ا ط ي ن ا ل أ ر ض فلن يستطيعوا أ ن يزيلوا أ م ا ر ة أ و ع ل ا م ة و ا ح د ة تدل على كمال محبوبه الحقيقي وسموه ومن دون هذه ا ل م ح ب ة ي ت ل و ى ا ل إ ن س ا ن تحت و س ا و س نفسه و ش ي ط ا ن ه و ي ن ه ا ر أ م ا م م ا ت ن ف ث ل ش ي ا ط ي ن من اعتراضات وشبه ولما عصمه شيء سوى م ت ا ن ة إ ي م ا ن ه و ق و ت ه و ش د ة انتباهه وحذره إ ذ ن ف ا ل م ح ب ة ا ل ن ا ب ع ة من م ع ر ف ة الله هي جوهر جميع مراتب ا ل و ل ا ي ة و إ ك س ي ر ه ا إ ل ا أ ن هناك و ر ط ة ك ب ي ر ة ل ل م ح ب ة وهي أ ن ه يخشى أ ن ينقلب المحب من التضرع والتذلل لله ا ل ذ ي ن هما سر ا ل ع ب و د ي ة إ ل ى ا ل إ د ل ا ل والطلب والدعاوى فيطيش صوابه ويتحرك مختالا بمحبته دون ضوابط أ و موازين ويخشى كذلك أ ن تتحول ا ل م ح ب ة لديه من المعنى الحرفي إ ل ى المعنى الاسمي أ ث ن ا ء توجهه ب ا ل م ح ب ة إ ل ى ما سوى الله فتنقلب عندئذ من دواء شاف إ ل ى سم زعاف إ ذ يحدث أ ح ي ا ن ا أ ن المحب يتوجه إ ل ى صفات المحبوب من دون الله وإلى وجماله كماله الشخصي وجماله الذاتي أ ي يكون الحب بمعناه الاسمي لذاته أ ي يستطيع أ ن يحبه أ ي ض ا من دون تذكر الله ورسوله مع أ ن الواجب عليه عند التوجه بالحب لما سوى الله أ ن يكون هذا الحب في الله ولله فيربط قلبه به من حيث كونه م ر آ ة لتجلي اسمائه الحسنى إن مثل هذا الحب بالمعنى الاسمي لا يكون مثل الاسمي الحب لا وسيلة لحب الله هذا بل ستارا من دونه بينما الحب بالمعنى الحرفي أ ي بسبب من حب الله ف إ ن ه يكون و س ي ل ة إ ل ى ز ي ا د ة حب الله بل يصح القول أ ن ه تجلي من تجلياته سبحانه ا ل ن ق ط ة ا ل ث ا ل ث ة إ ن الدنيا هي دار العمل ودار ا ل ح ك م ة وليست دارا ل ل م ك ا ف أ ة والجزاء فجزاء ا ل أ ع م ا ل والبر الذي يحصل هنا يكون في ا ل ح ي ا ة ا ل ب ر ز خ ي ة والدار ا ل آ خ ر ة فتؤتي هناك أ ك ل ه ا وثمراتها فما دامت ا ل ح ق ي ق ة هكذا يجب عدم ا ل م ط ا ل ب ة بثمرات ا ل أ ع م ا ل ا ل أ خ ر و ي ه وجزائها في هذه الدنيا ولو أ ع ط ي ت يجب أ خ ذ ه ا وقبولها من يد الرب سبحانه بفرح مشوب ممزوج سبحانه بالحزن خالصين يد وليس الرب بالأسى بفرح وسرور بفرح وسرور ذلك ل أ ن ه ليس من ا ل ح ك م ة تناول ثمرات ا ل أ ع م ا ل التي لن تنفد عند تناولها في ا ل ج ن ة في مثل هذه الحياه ة الثانية ي كذ ش ب ذلك هذا العزوف عن مصباح خالد النور والإضاءة والتعلق بمصباح لا يتوهج نوره إلا دقيقة ثم ينطفئ وبناء على هذا السر الدقيق أي انتظار الأجر في الحياة الآخرة مصباح بمصباح وبناء انتظار عن يتوهج نوره ينطفئ في ثم دقيقة أي ف إ ن ا ل أ و ل ي ا ء يستعذبون مشاق ا ل أ ع م ا ل و م ص ا ع ب ه ا والمصائب والبلايا فلا يشكون ولا يتذمرون بل لسانهم دائما و أ ب د ا يردد الحمد لله على كل حال و إ ذ ا وهب الله لهم ك ر ا م ة أ و كشف او نورا او ذوقا ف إ ن ه م يتناولونه ب أ د ب جم ويعدونه التفاتا وتكرما منه سبحانه إليهم فيحاولون ستر ا ل ك ر ا م ة و إ خ ف ا ء ه ا ولا يظهرونها ولا يفاخرون بها بل يسارعون إ ل ى ز ي ا د ة شكرهم وتعميق عبوديتهم وكثير منهم يجارون إ ل ى الله أ ن يحجب هذه ا ل أ ح و ا ل عنهم ويحجبهم عنها ويتمنوا ذهابها واختفاءها خوفا من أ ن يتعرض ا ل إ خ ل ا ص في عملهم للخلل حقا إ ن أ ف ض ل ن ع م ة إ ل ه ي ة يمكن أ ن ينالها شخص مقبول عند الله هي التي توهب له من دون أ ن يشعر بها لكي لا يتحول من حال التضرع والدعاء إ ل ى حال ا ل إ د ل ا ل بعباداته وطلب ا ل أ ج ر عليها و ل أ ل ا يتحول من موقع الشكر والحمد إ ل ى موقع الدل والفخر فاستنادا إ ل ى هذه ا ل ح ق ي ق ة ف إ ن الذين يرغبون في سلوك طريق ا ل و ل ا ي ة و ا ل ط ر ي ق ة إ ن كانوا يرغبون في تناول بعض الثمرات ا ل ج ا ن ب ي ة ل ل و ل ا ي ة أ م ث ا ل اللذات ا ل م ع ن و ي ة أ و الكرامات ويتوجهون إ ل ي ه ا ويطلبونها و ي ل ت ذ و ن بها ف إ ن هذا يعني رغبتهم في تناول تلك الثمرات في هذه ا ل ح ي ا ة ا ل ف ا ن ي ة وهي إ ذ ا حصلت لهم ثمرات ث ا ن ي ة على أ ي حال كان وبذلك يفقدون ا ل إ خ ل ا ص في أ ع م ا ل ه م الذي به ينالون ث م ر ة ا ل و ل ا ي ة كما أ ن ه م يمهدون السبيل لفقدان ا ل و ل ا ي ة نفسها التلويح السابع يتضمن أربع نكات النكتة الأولى إن الشريعة هي نتيجة الخطاب الإلهي الصادر مباشرة دون حاجز أو ستار من الربوبية المطلقة المتفردة بالأحدية يتضمن نتيجة دون أو هي أربع من إن لذا ف إ ن أ ع ل ى مراتب ا ل ط ر ي ق ة و أ س م ا ء درجات ا ل ح ق ي ق ة لا يعدوان كونهما أ ج ز ا ء من ك ل ي ة ا ل ش ر ي ع ة أ م ا نتائجهما وما يؤولان إ ل ي ه فهي ا ل أ و ا م ر ا ل ش ر ع ي ة ا ل م ح ك م ة فهما دائما و أ ب د ا يظلان بحكم الخادم ل ل ش ر ي ع ة و و س ي ل ة إ ل ي ه ا و م ق د م ة لها فالسالك في ا ل ط ر ي ق ة يرتفع تدريجيا إ ل ى أ ع ل ى المراتب التي ينال فيها ما في ا ل ش ر ي ع ة نفسها من معنى ا ل ح ق ي ق ة وسر ا ل ط ر ي ق ة وعندئذ تكون ا ل ط ر ي ق ة و ا ل ح ق ي ق ة أ ج ز ا ء ا ل ش ر ي ع ة الكبرى لذا فليس صحيحا ما يتصوره قسم من ا ل م ت ص و ف ة أ ن ا ل ش ر ي ع ة قشر ظاهري وحقيقتها هي لبها ونتيجتها وغايتها نعم يتنوع انكشاف ا ل أ ح ك ا م ا ل ش ر ع ي ة ويختلف ب ا ل ن س ب ة لمستويات الناس وفهمهم وطبقات مداركهم فما يظهر منها وينكشف للعوام هو غير ما يظهر وينكشف للخواص إنه من الخطأ ما يظهر من الشريعة للعوام هو حقيقة الشريعة وإطلاق اسم الحقيقة والطريقة على مرتبة الشريعة المنكشفة توهم هو ما اسم إنه من من يظهر مرتبة حقيقة للخواص ف ا ل ش ر ي ع ة لها مراتب م ت و ج ه ة إ ل ى جميع طبقات البشر وبناء على هذا السر ف إ ن أ ه ل ا ل ط ر ي ق ة و أ ص ح ا ب ا ل ح ق ي ق ة كلما تقدموا في مسلكهم وارتقوا في معارجهم وجدوا أ ن ف س ه م منجذبين أ ك ث ر إ ل ى الحقائق ا ل ش ر ع ي ة متبعين لها مندرجين ضمن غاياتها ومقاصدها حتى إ ن ه م يتخذون أ ب س ط أ ن و ا ع ا ل س ن ة النبوية الشريفة ك أ ع ظ م مقصد و غ ا ي ة ويسعون إ ل ى اتباعها وتقليدها ل أ ن ه بمقدار سمو الوحي وعلوه على ا ل إ ل ه ا م ف ا ل آ د ا ب ا ل ش ر ع ي ة التي هي ث م ر ة الوحي هي أ س م ى و أ ع ل ى من آ د ا ب ا ل ط ر ي ق ة التي هي ث م ر ة ا ل إ ل ه ا م لذا ف إ ن أ ه م أ س ا س ل ل ط ر ي ق ة هو اتباع ا ل س ن ة ا ل ن ب و ي ة ا ل م ط ه ر ة النكتة الثانية لا ينبغي أ ن تتحول ا ل ط ر ي ق ة و ا ل ح ق ي ق ة من كونهما وسيلتين إ ل ى غايتين بحد ذاتهما تستحوذان على قلب السالك وفكره ووجدانه ف إ ذ ا أ ص ب ح ت ا ل ط ر ي ق ة و ا ل ح ق ي ق ة مقصودتين بالذات ف إ ن ا ل أ ع م ا ل ا ل ش ر ع ي ة ا ل م ح ك م ة واداب ا ل س ن ة ا ل س ن ي ة تنحسر حتى ت أ خ ذ ا ل د ر ج ة ا ل ث ا ن ي ة من الاهتمام لدى السالك وتصبح صورية شكلية ب ا ن ش ر ا ل القلب بالتوجه إ ل ى آ د ا ب ا ل ط ر ي ق ة ورسومها أ ي إ ن ا ل م ر أ ة عندئذ يفكر ب ح ل ق ة الذكر أ ك ث ر من تفكيره ب ا ل ص ل ا ة وينجذب إ ل ى أ و ر ا د ه أ ك ث ر من انجذابه إ ل ى الفرائض ويلزم نفسه بتجنب م خ ا ل ف ة آ د ا ب ا ل ط ر ي ق ة أ ك ث ر من التزامه بتجنب الكبائر والحال إ ن أ د ا ء ف ر ي ض ة و ا ح د ة التزاما ب ا ل أ و ا م ر ا ل ش ر ع ي ة لا يمكن أ ن توازيها أ و ر ا د الطريقه او تحل محلها فاداب الطريقه و أ و ر ا د التصوف وما يحصل للسالك منهما من أ ذ و ا ق ينبغي أ ن تكون مدخلا ل أ ذ و ا ق أ ح ل ى و أ ع ل ى و أ س م ى يحصل عليها هذا السالك من أ د ا ء الفرائض والسنن أ ي ان ما ي أ خ ذ ه المرء من ا ل ت ك ي ة من أ ذ و ا ق لا بد أ ن تكون استهلالا ل أ ذ و ا ق ا ل ص ل ا ة التي يؤديها في الجامع بقيامه ب أ ر ك ا ن ه ا و أ د ا ئ ه ا على الوجه المطلوب و إ ل ا فالذي تشغله أ ذ و ا ق ه في ا ل ت ك ي ة عن صلاته في الجامع فيؤديها ب خ ف ة و س ر ع ة ص و ر ي ة و ش ك ل ي ة لا ح ر ا ر ة فيها ولا روح إ ن م ا يبتعد عن ا ل ح ق ي ق ة ا ل ن ك ت ة ا ل ث ا ل ث ة سؤال هل يمكن أ ن توجد ط ر ي ق ة خارج نطاق ا ل س ن ة ا ل ن ب و ي ة ا ل ش ر ي ف ة و أ ح ك ا م ا ل ش ر ي ع ة الجواب نعم ولا نعم ل أ ن عددا من ا ل أ و ل ي ا ء الكاملين قد أ ع د م و ا بسيف ا ل ش ر ي ع ة ولا ل أ ن ا ل أ و ل ي ا ء المحققين قد اتفقوا على ا ل ق ا ع د ة التي ذكرها سعد الشيرازي شعرا محال, براه مصطفى أي محال ان يصل احد إ ل ى الانوار الحقيقيه للحقيقه خارج الصراط الذي اختطه الرسول صلى الله عليه وسلم ومن دون اتباع لخطواته وسر هذه ا ل م س أ ل ة هو ا ل آ ت ي ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم هو خاتم الانبياء والمرسلين وقد خاطبه الله سبحانه باسم ا ل ب ش ر ي ة وممثلا عنها فلا بد أ ل ا تسير ا ل ب ش ر ي ة خارج الصراط الذي بينه ف ل ن ض و ا ء تحت لوائه ضروري ولكن ما دام أ ه ل الجذب و ا ل ا س ر ا ق ليسوا مسؤولين عن مخالفاتهم لما في ا ل إ ن س ا ن من لطائف لا ت ر ض خ للتكاليف ا ل ش ر ع ي ة فعندما تتحكم فيه تلك ا ل ل ط ي ف ة لا يبقى مسؤولا أ م ا م التكاليف ا ل ش ر ع ي ة وما دام في ا ل إ ن س ا ن لطائف أ خ ر ى لا ترضخ ل إ ر ا د ة ا ل إ ن س ا ن كعدم رضوخها للتكاليف بل لا تنقاد لتدبير العقل ولا تذعن ل أ و ا م ر القلب والعقل فلا بد أ ن تلك ا ل ل ط ي ف ة عندما تستحوذ على شخص ما ف إ ن ه لا يسقط من م ر ت ب ة ا ل و ل ا ي ة بمخالفته الشرع و إ ن م ا يعد معذورا في تلك ا ل أ ث ن ا ء فقط بشرط الا يصدر عنه شيء ينافي حقائق الشرع وقواعد ا ل إ ي م ا ن إ ن ك ا ر ا أ و تزييفا أ و استخفافا وينبغي أ ن يصدق ب أ ح ق ي ة الشرع و إ ن لم يكن يؤدي حقه حق ا ل أ د ا ء و إ ل ا إ ذ ا غلبت عليه الحال وصدر عنه ما يشم منه التكذيب و ا ل إ ن ك ا ر لتلك الحقائق ا ل م ح ك م ة نعوذ بالله فذلك علامه ة ا ل ل ا ك حاصل الكلام أ ن أ ه ل ا ل ط ر ي ق ة الذين هم خارج د ا ئ ر ة ش ر ع قسمان قسم منهم كما ذكرناه آ ن ف ا فهؤلاء إ م ا أ ن يكون قد غلب عليهم الحال والاستغراق والجذب والسكر أ و ي ك و ن مغلوبا لسيطره لطائف لا تنقاد للتكاليف ولا تعير بالا ل ل إ ر ا د ة فيخرج من د ا ئ ر ة الشرع ولكن هذا الخروج لا ي ن ش أ من عدم الرضا بالشرع أ و من رفض ا ل أ ح ك ا م ا ل ش ر ع ي ة بل يترك تلك ا ل أ ح ك ا م اضطرارا دون إ ر ا د ة منه فهناك أ و ل ي ا ء من هذا القسم فضلا عن أ ن أ و ل ي ا ء كبارا قد قضوا ف ت ر ة بينهم متلبسين بهذه الحال بل من هذا النوع من حكم عليهم أ و ل ي ا ء محققون أ ن ه م ليسوا خارجين عن د ا ئ ر ة الشرع وحدها بل منهم من هو خارج عن د ا ئ ر ة الإسلام إ ل ا بشرط الا يكذبوا بجميع ما جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم من أ ح ك ا م مع أ ن ه م لا يؤدون حقها إ م ا لعدم تفكرهم بها أ و لعدم استطاعتهم التوجه إ ل ي ه ا أ و لعدم تمكنهم من معرفتها أ و عدم فهمها ولكن إ ذ ا عرفها أ ح د منهم ورفضها فقد هلك أما القسم الثاني فهم المنجذبون ل ن ش و ة ا ل أ ذ و ا ق ا ل ب ر ا ق ة للطريقه و ا ل ح ق ي ق ة فلا يبالون بالحقائق ا ل ش ر ع ي ة التي هي ارقى من مستوى مذاقهم ويعتبرها أ ح د ه م غير ذات مذاق لعجزه عن بلوغها فيؤديها ص و ر ي ة ش ك ل ي ة وهكذا يبلغ به ا ل أ م ر تدريجيا إ ل ى أ ن يظن أ ن ا ل ش ر ي ع ة مجرد قشر ظاهري و أ ن ما وجده من ا ل ح ق ي ق ة و ا ل أ س ا س و ا ل غ ا ي ة والقصد فيقول حسبي ما وجدته فيقوم ب أ ف ع ا ل م خ ا ل ف ة لما ي أ م ر به الشرع فالذين لم يفقدوا شعورهم وعقولهم من هذا القسم مسؤولون عن أ ع م ا ل ه م ويدانون بل يهلكون حتى يكون قسم منهم موضع هزء و س خ ر ي ة للشيطان النكة الرابعة أ ن أ ش خ ا ص ا من الفرق ا ل ض ا ل ة و ا ل م ب ت د ع ة يكونون من المقبولين بنظر ا ل أ م ة غير أ ن أ م ث ا ل ه م تردهم ا ل أ م ة وترفضهم دون أ ن يكون هناك فرق ظاهري بينهما كنت في ح ي ر ة من هذا ا ل أ م ر فالزمخشري المعتزلي الشديد التعصب لمذهبه لا يكفره أ ه ل التحقيق من أ ه ل ا ل س ن ة ولا يدرجونه في صفوف الضالين على الرغم من اعتراضاته ا ل ق ا س ي ة عليهم بل يجدون له مبررا ومجالا ل ل ن ج ا ة إ ل ا أ ن أ ب ا علي الجبائي وهو أ ي ض ا من أ ئ م ة ا ل م ع ت ز ل ة يطرده أ ه ل ا ل س ن ة المحققون ويعدون آ ر ا ء ه م ر د و د ة مع أ ن ه أ خ ف تعصبا من السابق بكثير كان هذا كبيرة من تفكيري هذا من يأخذ قصة ثم فهمت بلطف إ ل ه ي أ ن اعتراضات الزمخشري على أ ه ل ا ل س ن ة ن ا ب ع ة من م ح ب ة الحق الذي يدعو إ ل ي ه مسلكه الذي يظنه حقا كقوله إ ن التنزيه الحقيقي لله سبحانه هو ب أ ن يكون ا ل أ ح ي ا ء في نظره هم خالقين ل أ ف ع ا ل ه م لذا فلمحبته ا ل ن ا ش ئ ة من تنزيه الحق سبحانه يرد ق ا ع د ة أ ه ل ا ل س ن ة في خلق ا ل أ ف ع ا ل أ م ا سائر ا ئ م ة الاعتزال المرفوضين ف إ ن ه م ما أ ن ك ر و ا سبيل أ ه ل ا ل س ن ة لفرط محبتهم الحق و إ ن م ا لقصور عقولهم عن دساتير أ ه ل ا ل س ن ة ا ل س ا م ي ة وعجز عقولهم ا ل ض ي ق ة عن استيعاب قوانين أ ه ل ا ل س ن ة ا ل و ا س ع ة لذا ف إ ن أ ق و ا ل ه م م ر د و د ة وهم مطرودون فكما أ ن م خ ا ل ف ة ا ل م ع ت ز ل ة ل أ ه ل ا ل س ن ة هذه بشكلين وهي ا ل و ا ر د ة في كتب علم الكلام ف إ ن أ ه ل ا ل ط ر ي ق ة الخارجين عن ا ل س ن ة ا ل م ط ه ر ة ومخالفتهم لها أ ي ض ا من جهتين ا ل أ و ل ى أ ن ينجذب الولي لحاله ونهجه كانجذاب الزمخشري لمذهبه غير مهتم إ ل ى حد ما ب ا ذ ا بالشرع التي لم يبلغ أ ذ و ا ق ه ا بعد الثانية أ ن ينظر الولي إ ل ى آ د ا ب ا ل ش ر ي ع ة أ ن ه ا غير ذات أ ه م ي ة أ ص ل ا ب ا ل ن س ب ة لدساتير ا ل ط ر ي ق ة وقواعدها حاشا لله لكونه قد عجز عن أ ن يستوعب تلك ا ل أ ذ و ا ق ا ل و ا س ع ة فمقامه القصير لا يستطيع أ ن يبلغ تلك ا ل آ د ا ب الرفيعه ة التلويح الثامن و ي ف ثمانية مزالق وورطات الأولى أ ن ا ل و ر ط ة التي يسقط فيها سالكون من الطرق ا ل ص و ف ي ة ممن لا يتبعون ا ل س ن ة ا ل ن ب و ي ة على الوجه الصحيح هي اعتقادهم ب أ ر ج ح ي ة ا ل و ل ا ي ة على ا ل ن ب و ة النبوة, ولقد أثبتنا مدى سمو النبوة على الولاية وخفوة الأخيرة أمام نور النبوة الصاطع في الكلمة الرابعة والعشرين والكلمة ولقد سمو ضوء نور والعشرين والثلاثين على الصاطع الحادية الكلمات الثانية مدى أثبتنا أمام كتاب من في وهي تفضيل قسم من المفرطين ا ل أ و ل ي ا ء على ا ل ص ح ا ب ة الكرام رضوان الله عليهم بل رؤيتهم في م ر ت ب ة ا ل أ ن ب ي ا ء عليهم السلام وقد في الكلمة الثانية عشرة والكلمة السابعة والعشرين الاجتهاد وفي خواصة النبوية للأولياء يبلغوا الاجتهاد شرحنا عشرة الكرام مرتبتهم بالصحابة للصحابة الصحبة لحيث الثانية أن يمكن أن الكلمة السابعة ليلها الخاص لا في كيف أن للصحابة الكرام خواصة متميزة بسبب الصحبة النبوية بحيث لا يمكن للأولياء أن يبلغوا مرتبتهم أصلاً فضلا عن أ ن يتفوقوا عليهم ولا يمكنهم أ ن يبلغوا قطعا م ر ت ب ة ا ل أ ن ب ي ا ء ا ل ث ا ل ث ة وهي ترجيح بعض المتطرفين والمتعصبين جدا ل ل ط ر ي ق ة ل أ و ر ا د طريقتهم وادابها على أ ذ ك ا ر ا ل س ن ة ا ل ن ب و ي ة ا ل ش ر ي ف ة فيسقطون بذلك إ ل ى منزلق م خ ا ل ف ة ا ل س ن ة ا ل ن ب و ي ة وتركها في الوقت الذي يظلون متشبثين ب أ و ر ا د طريقتهم أ ي إ ن ه م يسلكون سلوك غير المبالي ب آ د ا ب ا ل س ن ة ا ل ن ب و ي ة ا ل ش ر ي ف ة فيهون في ا ل و ر ط ة وكما أ ث ب ت ن ا في كلمات ك ث ي ر ة وكما أ ك د كبار محقق الطرق ك ا ل إ م ا م الغزلي ا و ا ل إ م ا م الرباني إ ن اتباع س ن ة و ا ح د ة من السنن ا ل ن ب و ي ة يكون مقبولا عند الله أ ع ظ م من م ئ ة من ا ل آ د ا ب والنوافل الخاصه اذ كما أ ن فرضا واحدا يرجح أ ل ف ا من السنن ف إ ن س ن ة و ا ح د ة من السنن ا ل ن ب و ي ة ترجح أ ل ف ا من آ د ا ب التصوف ا ل ر ا ب ع ة إ ن بعض المتطرفين من أ ه ل التصوف يظنون خطا أ ن ا ل إ ل ه ا م ب م ر ت ب ة الوحي كما يعتبرون ا ل إ ل ه ا م نوعا من أ ن و ا ع الوحي فيسقطون في هذا المزلق الخطير وقد سابقا برهننا عشرة الثانية الكلمة في و ا ل ك ل م ة ا ل خ ا م س ة والعشرين ا ل م ت ع ل ق ة ب إ ع ج ا ز ا ل ق ر آ ن وفي رسائل أ خ ر ى كيف أ ن الوحي سام وعال وساطع وضاء وكلي شامل بينما ا ل إ ل ه ا م ب ا ل ن س ب ة اليه جزئي وخافت ا ل خ ا م س ة أ ن بعض المتصوفين ممن لم يدركوا تماما سر ا ل ط ر ي ق ة في كونها و س ي ل ة وليست غ ا ي ة بحد ذاتها قد ينجذبون ويتوجهون إ ل ى ما يفاض عليهم من الكرامات و ا ل أ ذ و ا ق و ا ل أ ن و ا ر تلك التي توهب ولا ت س أ ل إ ذ يمنحها الله سبحانه ت ق و ي ة للضعفاء وتشجيعا للمتكاسلين وتخفيفا من ا ل م ش ق ة و ا ل س أ م الذي يعتديهم من ش د ة ا ل إ ج ه ا د في ا ل ع ب ا د ة فينجرون إ ل ى تفضيل تلك الكرامات والأذواق والأنوار على فروض الدين و ا ل خ د م ة تحت لوائه و ق ر ا ء ة ا ل أ ذ ك ا ر و ا ل أ و ر ا د فيسقطون في هذا المزلق وقد سبق أن أ ن ج م ل ان في ا ل ق ة ا ل ل ث ث ا ة م ن ا ل ل السادس ت و و ي ح في كلمات ومكافأة الدنيا وعمل وليس الدار فالذين أعمالهم الحياة خدمة ثمار يدار ثواب الثانية أخرى بأن هذه يرغبون هذه هذه في في قطف ثمار أعمالهم في هذه الحياة إ ن م ا يستبدلون ا ل م ك ا ف أ ة ا ل د ن ي و ي ة ا ل ف ا ن ي ة بثمار ا ل آ خ ر ة ا ل أ ب د ي ة ا ل ب ا ق ي ة فضلا عن أ ن هذا يدل على بقايا تعلق بالدنيا و ر غ ب ة في الاستمتاع بها ويكون هذا سببا في خفوط شوقهم وتطلعهم إ ل ى ا ل ح ي ا ة ا ل ب ر ز خ ي ة بل يريدون هذه ا ل ح ي ا ة إ ذ يجدون فيها نوعا من ثمار الآخرة السادسة وهي المنزلق الذي يقع فيه قسم من سالك الطرق ا ل ص و ف ي ة من غير أ ه ل ا ل ح ق ي ق ة عندما يلتبس عليهم ا ل أ م ر فيتوهمون ب أ ن ظلال مقامات ا ل و ل ا ي ة ونماذجها ا ل م ص غ ر ة ك أ ن ه ا هي المقام الحقيقي والعشرين ك الكلمة ل والأصلي ولقد أثبتنا في الرسم الثاني ل ي في أثبتنا ا ا ب من ة و ا ل ع وفي كلمات أ خ ر ى بما لا شك فيه أ ن الشمس و إ ن تعددت صورها بتعدد المرايا التي تنعكس عليها فهذه الصور تملك ضياء الشمس وحرارتها ولكن ليس هو الضياء ا ل أ ص ل ي نفسه ولا هي ا ل ح ر ا ر ة نفسها فهي ب ا ه ت ة ا ل أ ن و ا ر ب ا ل ن س ب ة للشمس ا ل ح ق ي ق ي ة كذلك ف إ ن لمقام ا ل ن ب و ة ولمقام كبار ا ل أ و ل ي ا ء شيئا من الظلال التي يمكن ل أ ه ل الطرق أ ن ي س ت ض ل و ا بها ولكنهم يظنون أ ث ن ا ء دخولهم فيها أ ن ه م أ ع ظ م د ر ج ة من كبار ا ل أ و ل ي ا ء بل حتى من ا ل أ ن ب ي ا ء و ا ل ع ي ا د بالله فيسقطون في مزلق و ل إ ن ق ا ذ أ ن ف س ه م من جميع هذه المزالق ا ل م ذ ك و ر ة سابقا عليهم أ ن يضعوا أ ص و ل ا ل إ ي م ا ن و أ س س الشرع نصب اعينهم ويتخذوها مرشدا دائما لهم و أ ن يخالفوا أ ذ و ا ق ه م ومشهوداتهم ويتهموها عند تعارضها مع تلك ا ل أ س س ا ل س ا ب ع ة وهي المزلق الذي يقع فيه قسم من أ ه ل ا ل أ ذ و ا ق و ا ل أ ش و ا ق من أ ص ح ا ب الطرق عندما ينصرفون إ ل ى الفخر والادعاء و إ ش ا ع ة الشطحات وطلب توجه الناس ونيل المرجعيات ا ل د ي ن ي ة ويفضلون هذه العجالات على الشكر والتضرع والحمد والاستغناء عن الناس بينما ع ب و د ي ة محمد صلى الله عليه وسلم هي أ س م ى م ر ت ب ة في ا ل ع ب و د ي ة تلك ا ل ع ب و د ي ة التي نستطيع وصفها ب ا ل م ح ب و ب ي ة أ و ع ب و د ي ة ا ل م ح ب ة ف أ س ا س ا ل ع ب و د ي ة وسرها هو التضرع والحمد والدعاء والخشوع والعجز والفقر والاستغناء عن الناس وبهذا فقط يمكن الوصول إلى كمال تلك الحقيقة حقيقة العبودية نعم إن عددا من الأولياء الكبار إلى تلك عن نعم حقيقة يمكن من فقط إن تطردون اختيار منهم ل غ ل ب ة الحال وبشكل مؤقت فقط إ ل ى الخروج إ ل ى س ا ح ة ا ل ف خ ر و ا ل ط ل ب و ا ل ش ط ح ا ت لذا فلا يجوز اتباعهم اختيار ا في حالهم هذه فهم مهتدون و ل ك ن ه م هنا وفي هذه ا ل ن ق ط ة بالذات ليسوا ق د و ة في ا ل ه د ا ي ة لذا لا يمكن السير وراءهم أ و الاقتداء بهم ا ل ث ا م ن ة وهي ا ل و ر ط ة التي يتورط فيها قسم من المتعجلين والقاصدين المنافع ا ل ذ ا ت ي ة من أ ه ل الطرق من الذين يرغبون في تناول ثمرات ا ل و ل ا ي ة في الدنيا بدلا من قطفها في ا ل آ خ ر ة وعندما يدل سلوكهم على هذه ا ل ر غ ب ة وتتكشف نيتهم من خلال هذا السلوك يكونون فعلا قد سقطوا في هذه ا ل و ر ط ة علما أ ن آ ي ا ت ك ث ي ر ة في ا ل ق ر آ ن الكريم من أ م ث ا ل ه وما ا ل ح ي ا ة الدنيا إ ل ا متاع الغرور تدل بوضوح ما أ ث ب ت ن ا ه سابقا في ع د ة كلمات من أ ن ث م ر ة و ا ح د ة من ثمرات عالم البقاء ترجح أ ل ف بستان في هذه ا ل ح ي ا ة ا ل ث ا ن ي ة لذا ف ا ل أ ف ض ل عدم تناول تلك الثمرات ا ل م ب ا ر ك ة هنا وان اعطيت دون توجه و ر غ ب ة فيها فيجب إ ب د ا ء الحمد والشكر في قبولها لا على أ ن ه ا م ك ا ف أ ة بل على أ ن ه ا إ ح س ا ن وفضل من الله وهبت للتشويق التلويح التاسع نذكر هنا مجملا تسع ثمرات من الثمار ا ل و ف ي ر ة ل ل ط ر ي ق ة وفوائدها ا ل أ و ل ى هي ظهور الحقائق ا ل إ ي م ا ن ي ة وانكشافها ووضوحها إ ل ى د ر ج ة عين اليقين ب و س ا ط ة ا ل ط ر ي ق ة ا ل ص ح ي ح ة ا ل م س ت ق ي م ة هذه الحقائق التي هي منابع خزائن أ ب د ي ة و س ع ا د ة د ا ئ م ة وكنوزها ومفاتيحها ا ل ث ا ن ي ة هي تحقيق الوجود الحقيقي ل ل إ ن س ا ن بانسياق لطائفه جميعا إ ل ى ما خلقت ل أ ج ل ه وذلك ب أ ن تكون ا ل ط ر ي ق ة و ا س ط ة لتحريك قلب ا ل إ ن س ا ن الذي يعتبر مركزا لجسمه يعتبر ولو لبل لحركته وتوجيهه إ ل ى الله فيندفع بهذا كثير من اللطائف ا ل إ ن س ا ن ي ة إ ل ى ا ل ح ر ك ة والظهور فتتحقق ح ق ي ق ة الانسان إ ن س الثالثة التخلص من وحشة الانفراد والوحدة ا ل وحشة من في ي ر و ل ل والشعور ل س و ك ا ب س سلاسل المعنوي في الحياة الدنيا والبرزخ بالالتحاق بإحدى سلاسل الطريقة عند سيرها وتوجهها عند في بإحدى وسفرها نحو ا ل ح ي ا ة ا ل ب ر ز خ ي ة ونحو ا ل ح ي ا ة ا ل أ خ ر و ي ه وعقد أ و ا ص ر ا ل ص د ا ق ة و ا ل م ح ب ة بتلك ا ل ق ا ف ل ة ا ل ن و ر ا ن ي ة في طريق أبد ابد ل آ ا فتندفع الاباد أ و ه م و ش ه عن ل ن ن ف س س ب ا ا ت المريد إلى إجماعهم واتفاقهم باعتبار كل أستاذ مرشد حجة قوية وسندا لا الأضاليل والأوهام إلى كل التي مرشد قوية يضعف في دفع حجة من من الذهن الرابعة وهي خلاص الإنسان وهي من ا ل و ح ش ة ا ل ه ا ئ ل ة التي تكتنفه في حياته الدنيا والانسلال من ا ل غ ر ب ة الاليمه التي يحسها إ ز ا ء الكون وذلك بما تقوم به ا ل ط ر ي ق ة ا ل ص ا ئ ب ة ا ل ص ا ف ي ة من تفجير ينابيع م ح ب ة الله ومعرفته في الايمان إ ي م ن أن أثبتنا وقد سبق ف ك ل ت عدة بأن سعادة د بأن ا ا ل ر ي و ا ل ل ذ ة ا ل ت ي لاشوها ي ب أ ل م و ا ل أ ن س ا لذي لا ت خ ا ل ط هو ح ش ة و ا ل س ع ا د ة الحقيقي ة لا ت و ج د إ ل ا في حقائق ا ل إ ي م ا ن و ا ل إ س ل ا م التي تسعى ط ر ي ق ة ل ل و ص و ل إ ل ي ه ا كما أ ن ن ا ب ي ن ا في ا ل ك ل م ة ا ل ث ا ن ي ة ب أ ن ا ل إ ي م ا ن ي ح م ل ب ذ ر ة ش ج ر ة ط و ب في ا ل ج ن ة نعم فبتر ا ل ب ي ة الموجود ة في ا ل ط ر ي ق ة تنمو تلك ا ل ب ذ ر ة و تكبر الخامسة الشعور بالحقائق ا ل ل ط ي ف ة في التكاليف ا ل ش ر ع ي ة وتقديرها ب و س ا ط ة القلب المنتبه بدوام ذكر الله كما يعينه ذلك على المنهج التربوي ل ل ط ر ي ق ة وبذلك تكون ا ل ط ا ع ة و ا ل ع ب ا د ة م ث ا ر اشتياق وحب لا م ث ا ر تعب وتكليف ا ل س ا د س ة نيل مقامات التوكل ودرجه الرضا و م ر ت ب ة التسليم هذه المقامات ي س س ب ي ر إ ل ى تذوق ا ل س ع ا د ة ا ل ح ق ي ق ي ة والتسليه ا ل خ ا ل ص ة و ا ل ل ذ ة التي لا يشوبها حزن و ا ل أ ن س الذي لا تقربه وحشه ا السابعة و ي الخفي والرياء الذي الطريقة نتيجة نجاة الإنسان من والتصنع من من نفس الشرك وأمثالها الرذائل بالإخلاص سالك لها وكذا التخلص من أخطار نفس الأمارة بالسوء وذلك لدى أهم وأهم شرط هو ومن أ د ر ا ن ا ل أ ن ا ن ي ة ب ت ز ك ي ة النفس التي هي السلوك العملي في ا ل ط ر ي ق ة ا ل ث ا م ن ة يجعل ا ل إ ن س ا ن عاداته ا ل ي و م ي ة ل ح ك م العبادات و أ ع م ا ل ه ا ل د ن ي و ي ة ب م ث ا ب ة أ ع م ا ل أ خ ر و ي ة و ا ل إ ح س ا ن في استغلال ر أ س م ا ل عمره من ا ل ح ي ا ة بدقائقها وجعلها بذورا تتفتح عن زهرات ا ل ح ي ا ة ا ل أ خ ر و ي ة وسنابلها وذلك بدوام الذكر القلبي و ا ل ت أ م ل العقلي مع الحضور القلبي الدائم والاطمئنان ودوام شحذ ا ل إ ر ا د ة و ا ل ن ي ة ا ل ص ا ف ي ة و ا ل ع ز ي م ة الصادقه ة التي ل ت ق ن التي ا ط ر ي ق ة ا ل ا س ع ة و ه العمل للوصول إلى م ر تلقنها ب ة ا إ ن ن س ا الكامل وذلك بالتوجه ا وذلك ل ل إلى الله طوال سيره وسلوكه ب ي سيره و أ ث ا ا ا ء م ع ن ت ل التي تسمو بحياته المعنوية ر و تسمو ح بحياته ي ة أ ي الوصول إ ل ى م ر ت ب ة المؤمن الحق والمسلم الصادق أ ي نيل ح ق ي ق ة ا ل إ ي م ا ن و ا ل إ س ل ا م لا صورتيهما ثم أ ن يكون ا ل إ ن س ا ن عبدا خالصا لرب العالمين وموضع خطابه الجليل وممثلا عن الكائنات من ج ه ة ووليا لله وخليلا له حتى ك أ ن ه م ر آ ة لتجلياته سبحانه وفي أ ح س ن تقويم حقا فيقيم الحجة على أ ف ض ل ي ة بني آ د م على ا ل م ل ا ئ ك ة وهكذا يطير بجناحي ا ل إ ي م ا ن والعمل ب ا ل ش ر ي ع ة إ ل ى المقامات العليا والتطلع من هذه الدنيا إ ل ى ا ل س ع ا د ة ا ل أ ب د ي ة بل الدخول فيها سبحانك لا علم لنا إ ل ا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الأكبر كل العليم اللهم الغوث العصور صلي وسلم على الغوث الأكبر في كل العصور والقطب ا ل أ ع ظ م في كل الدهور سيدنا محمد الذي تظاهرت ح ش م ة ولايته ومقام محبوبيته في معراجه واندرج كل الولايات في ظل معراجه وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن آ م ي ن والحمد لله رب العالمين ذيل هذا الذيل القصير جدا له أهمية عظيمة له جدا ومنافع للجميع للوصول الى الله سبحانه وتعالى طرائق ك ث ي ر ة وسبل ع د ي د ة ومورد جميع الطرق الحقه ومنهل السبل ا ل ص ا ئ ب ة هو ا ل ق ر آ ن الكريم إ ل ا أ ن بعض هذه الطرق أ ق ر ب من بعض واسلم أ وأعم س ل م وقد ت ت ف ف د من ي ض القرآن ر ك ي بالرغم من فهم القاصر طريقا قصيرا من فهم و س ب ي ل ا سويا هو طريق العجز الفقر ا ل ش ف ق ة التفكر نعم إ ن العجز كالعشق طريق موصل إ ل ى الله بل أ ق ر ب و أ س ل م إ ذ هو يوصل إ ل ى ا ل م ح ب و ب ي ة بطريق ا ل ع ب و د ي ة والفقر مثله يوصل الى اسم الله الرحمن وكذلك الشفقة كالعشق موصل إلى الله إلا أنه أنفذ منه في السير و أ و س ع منه مدى اذ هو يوصل إ ل ى اسم الله الرحيم والتفكر أ ي ض ا كالعشق إ ل ا أ ن ه أ غ ن ى منه و أ ص ف ع نورا و أ ر ح ب سبيلا إ ذ هو يوصل السالك إ ل ى اسم الله الحكيم وهذا الطريق يختلف عما سلكه أ ه ل السلوك في طرق الخفاء ذات الخطوات العشر كاللطائف العشر وفي طرق الجهر ذات الخطوات السبع حسب النفوس ا ل س ب ع ة فهذا الطريق ع ب ا ر ة عن أ ر ب ع خطوات فحسب وهو ح ق ي ق ة ش ر ع ي ة أ ك ث ر مما هو ط ر ي ق ة ص و ف ي ة ولا يذهبن بكم سوء الفهم إ ل ى ا ل خ ط أ فالمقصود بالعجز والفقر والتقصير إ ن م ا هو إ ظ ه ا ر ذلك كله أ م ا م الله سبحانه وليس إ ظ ه ا ر ه أ م ا م الناس أ م ا أ و ر ا د هذا الطريق القصير وأذكاره فتنحصر في اتباع ا ل س ن ة ا ل ن ب و ي ة والعمل بالفرائض ولاسيما إ ق ا م ة ا ل ص ل ا ة باعتدال ا ل أ ر ك ا ن والعمل ب ا ل أ ذ ك ا ر عقبها وترك الكبائر أ م ا منابع هذه الخطوات من ا ل ق ر آ ن الكريم فهي فلا تزكوا انفسكم تشير إ ل ى ا ل خ ط و ة ا ل أ و ل ى ولا تكونوا كالذين نسوا الله ف أ ن س ا ه م أ ن ف س ه م تشير إ ل ى ا ل خ ط و ة ا ل ث ا ن ي ة ما أ ص ا ب ك من ح س ن ة فمن الله وما أ ص ا ب ك من س ي ئ ة فمن نفسك تشير إ ل ى ا ل خ ط و ة ا ل ث ا ل ث ة كل شيء هالك إ ل ا وجهه تشير إ ل ى ا ل خ ط و ة ا ل ر ا ب ع ة و إ ي ض ا ح هذه الخطوات ا ل أ ر ب ع ب إ ي ج ا ز شديد هو ا ل خ ط و ة ا ل أ و ل ى كما تشير إ ل ي ه ا ا ل آ ي ة ا ل ك ر ي م ة فلا تزكوا أ ن ف س ك م وهي عدم ت ز ك ي ة النفس ذلك ل أ ن ا ل إ ن س ا ن حسب جبلته وبمقتضى فطرته محب ا لنفسه بالذات بل لا يحب إ ل ا ذاته في ا ل م ق د م ة ويضحي بكل شيء من أ ج ل نفسه ويمدح نفسه مدحا لا يليق إ ل ا بالمعبود وحده وينزه شخصه ويبرئ س ا ح ة نفسه بل لا يقبل التقصير لنفسه أ ص ل ا ويدافع عنها دفاعا قويا بما يشبه العبادة حتى ك أ ن ه يصرف ما أ و د ع ه الله فيه من أ ج ه ز ة لحمده سبحانه وتقديسه إ ل ى نفسه فيصيبه وصف ا ل آ ي ة ا ل ك ر ي م ة من اتخذ إ ل ه ه هواه فيعجب بنفسه ويعتد بها فلا بد إ ذ ن من تزكيتها فتزكيتها في هذه ا ل خ ط و ة وتطهيرها هي بعدم تزكيتها الخطوة الثانية كما تلقنه ا ل آ ي ة ا ل ك ر ي م ة من درس ولا تكونوا كالذين نسوا الله ف أ ن س ا ه م أ ن ف س ه م وذلك أ ن ا ل إ ن س ا ن ينسى نفسه ويغفل عنها ف إ ذ ا ما فكر في الموت صرفه إ ل ى غيره و إ ذ ا ما ر أ ى ا ل ف ن ا ء والزوال دفعه إ ل ى ا ل آ خ ر ي ن و ك أ ن ه لا يعنيه بشيء إ ذ مقتضى النفس ا ل أ م ا ر ه انها تذكر ذاتها في مقام أ خ ذ الأجرة والحضوظ وتلتزم بها ب ش د ة بينما تتناسى ذاتها في مقام ا ل خ د م ة والعمل والتكليف فتزكيتها وتطهيرها وتربيتها في هذه الخطوه هي العمل بعكس هذه ا ل ح ا ل ة أ ي عدم النسيان في عين النسيان أي والأجرة نسيان النفس في والتفكر فيها النفس عند الحضوظ والتفكر الخدمات والموت والخطوة الثالثة هي ما ترشد إ ل ي ه ا ل آ ي ة ا ل ك ر ي م ة ما أ ص ا ب ك من ح س ن ة فمن الله وما أ ص ا ب ك من س ي ئ ة فمن نفسك وذلك أ ن ما تقتضيه النفس دائما أ ن ه ا تنسب الخير إ ل ى ذاتها مما يسوقها هذا إ ل ى الفخر والعدل فعلى المرء في هذه ا ل خ ط و ة أ ل ا يرى من نفسه إ ل ا القصور والنقص والعجز والفقر وأن يرى كل محاسنه وكمالاته أ ن يرى ل ح س ن ه و ك م ا إ ح س ا ن ا من فاطره الجليل ويتقبلها نعما منه سبحانه فيشكر عندئذ بدل الفخر ويحمد بدل المدح و ا ل م ب ا ه ا ف ت ز ك ي ة النفس في هذه المرتبه ي في سر هذه الآية الكريمة قد أفلح من زكاها وهي أن تعلم بأن في أفلح في سر وقدرتها هذه زكاها كمادها كمالها عجزها تعلم من عدم قد أن بأن وغناها في فقرها أ ي كمال النفس في م ع ر ف ة عدم كمالها وقدرتها في عجزها أ م ا م الله وغناها في فقرها إ ل ي ه ا ل خ ط و ة ا ل ر ا ب ع ة هي ما تعلمه ا ل آ ي ة ا ل ك ر ي م ة كل شيء هالك إ ل ا وجهه ذلك ل أ ن النفس تتوهم نفسها ح ر ة م س ت ق ل ة بذاتها لذا تدعي نوعا من الربوبية وتضمر عصيانا حيال معبودها الحق ف ب إ د ر ا ك ا ل ح ق ي ق ة ا ل آ ت ي ة ينجو ا ل إ ن س ا ن من ذلك وهي كل شيء بحد ذاته وبمعناه الاسمي زائل مفقود حادث معدوم إ ل ا أ ن ه في معناه الحرفي و ب ج ه ة قيامه بدور ا ل م ر ا ة ا ل ع ا ك س ة ب أ س م ا ء الصانع الجليل وباعتبار مهامه ووظائفه شاهد مشهود واجد موجود فتزكيتها في هذه ا ل خ ط و ة هي م ع ر ف ة أ ن عدمها في وجودها ووجودها في عدمها أ ي إ ذ ا ر أ ت ذاتها و أ ع ط ت لوجودها وجودا ف إ ن ه ا تغرق في ظلمات عدم يسع الكائنات كلها يعني إ ذ ا غفلت عن و ج د ه ا الحقيقي وهو الله مغترة بوجودها الشخصي ف إ ن ه ا تجد نفسها و ح ي د ة غ ر ي ق ة في ظلمات الفراق والعدم غير ا ل م ت ن ا ه ي ة ك أ ن ه ا ا ل ي ر ا ع ه في ضيائها الفردي الباهت في ظلمات الليل البهيم ولكن عندما تترك ا ل أ ن ا م ي ة والغرور ترى نفسها حقا أ ن ه ا لا شيء بالذات و إ ن م ا هي مراه تعكس تجليات موجدها الحقيقي فتظفر بوجود غير متناه وتربح وجود جميع المخلوقات نعم من يجد الله فقد وجد كل شيء فما الموجودات جميعها إ ل ا تجليات أ س م ا ئ ه الحسنى جل جلاله خاتمة خطوات هذا الطريق الذي يتكون من أربع خطوات وهي العجز والفقر والشفقة والتفكر قد سبقت إضاحاته في الكلمات الست والعشرين السابقة يتكون سبقت من إن وهي أربع في قد من كتاب الكلمات الذي يبحث عن علم ا ل ح ق ي ق ة ح ق ي ق ة ا ل ش ر ي ع ة ح ك م ة ا ل ق ر آ ن الكريم إ ل ا أ ن ن ا نشير هنا إ ش ا ر ة ق ص ي ر ة إ ل ى بضع نقاط وهي إ ن هذا الطريق هو أ ق ص ر و أ ق ر ب من غيره ل أ ن ه ع ب ا ر ة عن أ ر ب ع خطوات فالعجز إ ذ ا ما تمكن من النفس يسلمها مباشرة إلى القدير إلى للجلال مباشرة بينما إ ذ ا تمكن العشق من النفس في طريق العشق الذي هو أ ن ف ذ الطرق ا ل م و ص ل ة إ ل ى الله ف إ ن ه ا تتشبث بالمعشوق المجازي وعندما ترى زواله تبلغ المحبوب الحقيقي ثم إ ن هذا الطريق أ س ل م من غيره ل أ ن ه ليس للنفس فيه شطحات أ و ادعاءات فوق طاقتها إن المرء لا يجد في نفسه غير ي ر والفقر العجز ا ل و ق ت ص كي يتجاوز حده ثم إ ن هذا الطريق طريق عام و ج ا د ة كبرى ل أ ن ه لا يضطر الى اعدام الكائنات ولا موجود إ ل الى أ ج ل الوصول ل إ الاطمئنان والحضور القلبي وكذا الشهود أهل وحدة الشهود حيث س ج ن ا الكائنات في سجن النسيان ل سجن في ف ق و ا ل القلبي مشهود إ ا الاطمئنان هو للوصول إلى ل بينما ا ل ق ر آ ن الكريم يعفو الكائنات بكل وضوح ع ن ا ل إ ع د ا م ويطلق سراحها من السجن فهذا الطريق على نهج القران آ ن ينظر إلى ل ك ا ئ ا أنها مسخرة لفاطرها الجليل وخادمة في سبيله وأنها مظاهر لتجليات الأسماء الحسنى ت سبيله مسخرة في ك أ ن ه ا مرايا تعكس تلك التجليات أ ي إ ن ه يستخدمها بالمعنى الحرفي ويعزلها عن المعنى الاسمي من أ ن تكون خ ا د م ة و م س خ ر ة بنفسها وعندها ينجو المرء من الغفله ة ويبلغ الحضور الدائمي على ن ج فيجد القرآن الكريم فيجد إلى الحق سبحانه طريقا من كل شيء وزبدة الكلام أن هذا الطريق إلى كل من أن شيء وزدة لا ينظر إ ل ى الموجودات بالمعنى الاسمي أ ي لا ينظر إ ل ي ه ا أ ن ه ا م س خ ر ة لنفسها ولذاتها بل يعزلها من هذا ويقلدها و ظ ي ف ة أ ن ه ا م س خ ر ة لله سبحانه المكتوب الثلاثون وهو إشارات الإعجازة مضان الإيجاز باللغة العربية المكتوب الحادي والثلاثون وهو وقد انقسم إ ل ى إ ح د ى وثلاثين ل م ع ة ضمت في كتاب اللمعات المكتوب الثاني والثلاثون وهو اللوامع ا ل م ن ش و ر ة ختام الكلمات المكتوب الثالث والثلاثون رسالة ا ل نشرت ضمن الكلمات ولم تدرج هنا